إ ذ ا اجتمعت هذه الشروط ا ل س ت ة وجب عليه أ ن يصوم ف إ ن أ ف ط ر بغير عذر لا هو مجنون ولا هو صغير ولا هو مسافر ولا هو مريض وقادر والمرء ليس حائضه ولا, ولا ن ف س ه ف إ ن ه ي أ س م بذلك اثما عظيما كما تقدم في الحديث الذي قبل قليل ا ل ف ا ئ د ة ا ل ع ا ش ر ة يحصل البلوغ حتى نحدد م ا يجب عليه أ ن يصوم بحيث ان الصيام يعتبر ل حقه واجبا يحصل البلوغ ب أ ح د ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إ م ا ب إ ن ز ا ل المني باحتلام أ و غيره أ ن ينزل المني دفقا ب ل د ه أ م ا مثلا لو أ ن ه عمره ث ل ا ث ة ع ش ر ة س ن ة مثلا وسقط على ظهره وتسرب منه مني دون أ ن يكون دفقا ودون أ ن يكون ب ل د ه فهذا لا يعتبر ع ل ا م ة ب ل و غ لا بد أ ن يكون دفقا ب ل د ه سواء ف ر ج باحتلام أ و بغيره ا ل أ م ر الثاني مما يدل على البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبول ا ل أ م ر الثالث اتمام خمس ع ش ر ة س ن ة حتى لو وصل عمره خمس ع ش ر ة س ن ة ولم ي ح ت ل م ولم ينبت لن ت ن ب س ع ا ن ت ه ف إ ن ه يعتبر بالغا إ ذ ا كمل خمس عشر ليس إ ذ ا كان عمره مثلا أ ر ب ع ة عشر س ن ة ويوم أ و يومين أ و وحد عشر شهر لا لا بد أ ن يكمل الخمس عشر س ن ة تماما إ ذ ا أ ك م ل ه ا و ب د أ في واحد يعني في اول س ن ة من عمر السبت ع ش فانه في هذه الحال يعتبر بالغا ويجب عليه ما يجب على البالغه ذ ا ي ي ه العلامات الثلاثه الذكر والانثى تزيد الانثى شيئا رابعا وهو الحيض ي ج ب عليها ا ل ط ي ا م اذا حاضت حتى لو كان قبل سن ا ل ع ا ش ر ة يعني لو حاضت مثلا وعمرها تسع سنوات عشر سنوات ونحو ذلك فانه يجب عليها ا ل ط ي ا م ولا يجوز لها أ ن ت غ ف ر ل أ ج ل أ ن ه ا ص غ ي ر ة في السن أ و نحو ذلك ا ل ف ا ئ د ة ا ل ح ا ج ي ه عشر يؤمر الصبي بالصيام لسبع إ ن اطاقه و أ ج ر الصيام له ولوالديه ا ل أ ص ل أ ن الصبي أ ي ه ا الاخوه ما يجب عليها الصيام إ ل ا متى إ ذ ا اذا, إذا بلغ يجب عليها الصيام لكن كما أ ن ن ا ن أ م ر ه وعمر ا س ب ع سنوات به بالطلاة ل ي ت ع ولو د و ما صلى ما ع ل يئتم ابو سبع سنوات ثمان سنوات ما ي أ ت م إ ذ ا ما صلى لكن يؤمر لتعويده على ذلك وينبغي على أ ب ي ه أ ن يعوده على ذلك وقد ي أ س م أ ب و ه اذا لم ي أ م ر ه بها كذلك ذكر أ ه ل العلم أ ن الصوم أ خ ل ل ص ل ا ة كلها تعتبر من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فينبغي كما أ ن ن ا ن أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة وعمره سبع سنوات ليتعود ينبغي علينا أ ي ض ا أ ن نامره بالصوم حتى لو كان عمره سبع سنوات ويكون أ ج ر ه طبعا يعني يحسب له ولوالديه وهذا فعل السلف قالت الربيع بنت معود رضي الله عنها كنا نقوم صبياننا ونجعل لهم ا ل ل ع ب ة من العهن يعني من القطن ف إ ذ ا بكى أ ح د ه م على الطعام أ ع ط ي ن ا ه ذلك حتى يكون عند الافطار والحديث رواه البخاري ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة عشر إ ذ ا أ س ل م الكافر أ و بلغ الصبي أ و أ ف ا ق المجنون أ ث ن ا ء النهار لزمهم ا ل إ م س ا ك ب ق ي ة اليوم ل أ ن ه م صاروا من أ ه ل الوجوب يعني لو عندنا صبي مثلا أ ص ب ح م ق ت ر ا نام الظهر استيقظ العصر وهو م خ ت ل م نقول لي يجب عليك ا ل إ م س ا ك ل ل م غ ر ب ل أ ن ك كنت ت أ ك ل وتشرب من أ و ل النهار بعذر وهو أ ن ك لم تكن بالغا الان مالك عذر ا ل آ ن قد بلغت وليس لك عذر في ذلك يجب عليك أ ن تصوم كذلك الكافر لو جاء كافر مثلا إ ل ى مكتب د و ع ي ة الجاليات مثلا الظهر ودخل في ا ل إ س ل ا م يقولون أنه الان تمسك عن الطعام والشراب ويلزمك الامساك إ ل ى المغرب السؤال هل يجب عليه ايها الاخوه والاخوات أ ن يقضي هذا اليوم هل يجب عليه ذلك لا ما يجب عليه ل أ ن ه لم يجب عليه الصوم التي هل ا ل ح ظ ة ساعه ث ا ت العصر او ثنتين الظهر اما في ا ل ص ب ح فما كان واجبا عليه لم يكن بالغا او كان كافرا لا يقبل منه اصلا حتى لو فعله وكذلك من المسائل المتعلقه بهذا هل يلزم هؤلاء الذي اسلم في تاريخ خمس ق ا ع ش ت من الشهر مثلا او الذي بلغ في تاريخ سته عشر من الشهر هل يلزمه ان يقضي ما فات من اول ايام الشهر الصحيح انه لا يلزمه ذلك ل أ ن ه م لم يكونوا من أ ه ل الوجوب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة عذرة أ ح ك المجنون م ا في ا له ص و المجنون م ل أ ح و ا ل أ و ل ا إ ذ ا كان جنونه دائما فهو مرفوع عنه القلم إ ذ ا كان دائما مجنون هذا مرفوع عنه القلم لا يجب عليه ل ا ص و م ولا صلاه ولا, ولا حج حتى لو حج أ و صلى أ و صام لا يقبل منه ل أ ن ه لا يقتل أ ن ينوي ا ل أ م ر الثاني الحال الثاني إ ذ ا كان يجن أ ح ي ا ن ا ويفيق أ ح ي ا ن ا يعني بعض الناس رغلا قد يجن يوم يومين عندهم بعض ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة ويفيق ثلاث أ ر ب ع ه ايام ففي هذا الحال يجب عليه الصوم حال إ ف ا ق ت ه في الوقت اللي عقله معه يجب عليه أ ن يصوم وفي حال جنونه يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه إ ذ ا انتهى رمضان لا يجب عليه ي س أ ل أ ه ل ه يقول يا ج م ا ع ة أ ن ا جنيت كم يوم قالوا له والله ان جنيت ع ش ر ة أ ي ا م ي ب د أ يقضيها لا ل أ ن ه أ و ل ما يجن يرفع عنه القلم ولا يعتبر الصوم واجبا عليه ل أ ن من شروط وجوب الصوم ماذا العقل وهو ليس عاقلا و إ ن الحال الثالث إ ن جن ا ل ش خ في اثناء النهار نفرض أ ن أ ص ا ب مثلا جنون ط ب ع أ و مرض نفسي وجن في أ ث ن ا ء النهار اصبح صائما لما جاء الظهر أ ص ا ب ه جنون ففي هذا الحال هل يسد ف صومه أ م لا إ ذ ا لم يتعاطى مفطرات أ ف ر ض أ ن ي ن ج ن ولا تعاطى مفطرات أ غ ل ق و ا ع ل ي ه أ ه ل في غ ر ف ة و أ م س ك و ا عنه الطعام والشراب إ ل ى المغرب في هذا الحال يعتبر صومه صحيحا وكذلك حكم المغمى عليه والمطروع إ ذ ا لم يتعاطى مفطرات أ م ا إ ذ ا كان تعاطى مفطرات م ب ا ش ر ة أ ع ط و ه ماء وطعاما ونحوه ف إ ن ه في هذا الحال يفسد صومه ويلزمه أ ن يقضيه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة من مات الشهر فليس عليه ولا على أ و ل ي ا ئ ه شيء فيما تبقى من الشهر يعني ن ف ر ض إ ن س ا ن ما ت ي خمس س ا ع ا من الشهر نقول الله ر ح م ه خلاص ما يجب عليه شيء طيب ج ي ما يجب عليه شيء ما كان من الشهر نقول ل أ ن ه ما ادركه لكن لو كان اصغر شيئا من ا ل أ ي ا م قبل موته هنا س ي أ ت ي تقصيله هل يصوم عنه أ ه ل ه أ م لا يصومون سيهفي عنه التقصين ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة من جهل, دخوله من جهل دخول الشهر فأكل أو الشهر خ ا م س ع ر من ج ل دخوله ل ا ش ف أ ك ل أ و شرب فعليه ا ل إ م س ا ك فور علمه وعليه القضاء يعني نفرض أ ن انسان نام بالليل قبل أ ن يعلنوا أ ن رمضان قد دخل ثم لما أ ص ب ح الصبح بعد ما أ د ل الفجر شرب م ا أ ن و أ ك ل شيئا من الطعام ثم ذهب الى ط ل ا ف الفجر ف إ ذ ا بالناس يبشر بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان فهذا الرجل أ ص ب ح وهو غير طائل ففي هذا الحال نقول إ ن ه يلزمه الامساك ل ح ر م ة الشهر ويجب عليه أ ن يقضي هذا اليوم ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة م س أ ل ة تبييس ا ل ن ي ة ا ل م ع ل ق ة نفرض مثلا أ ن شخصا نام من الليل انتظر انتظر ما أ ع ل ن و ا هل غدا من رمضان أ م نجزم ن رمضان سلام غلبه النوم وقال في نفسه قبل أ ن ينام قال إ ن كان غدا من رمضان ف أ ن ا ص ا ع م و إ ن كان ليس من رمضان ف أ ن ا مفطر وضع ر أ س ه ونام ثم أ ص ب ح الصبح و أ و ل ما استيقظ بعد أ ذ ا ن الفجر س أ ل أ و ل ا د ه قالها أ ن ت م ب ا ل أ م س شهرانين ها أ ع ل ن و ا شيء قالوا نعم والله أ ع ل ن و ا امس ا ل س ا ع ة 12 أ ن ي ان اليوم رمضان فقال خلاص إ ذ ن أ ن ا ص ا ع م هل ص و م ه صحيح أ م لا نعم ص و م ه صحيح ل أ ن ه بات بنيه معلقه وصومه صحيح ويختلف عن الشخص الذي بات دون أ ن ينوي مطلقا فهذا طبعا ليس صومه صحيحا إ ذ ا لم ينوي شيئا أ م ا إ ذ ا نوى ن ي ة م ع ل ق ة ف إ ن ه يكون صومه صحيحا لعلنا نستريح ا س ت ر ا ح ة ي س ي ر ة في وصف أ ح و ا ل السلف في رمضان السلف رحمه الله تعالى كانوا في عهد عمر ا بن الخطاب يصلون ثلاثا وعشرين ر ك ع ة ويختمون ا ل ق ر آ ن مرارا في رمضان وفي ا ل م و ط ع عن ابن هرمز قال ما أ د ر ك ت الناس إ ل ا وهم يلعنون ا ل ك ف ر ة في رمضان ثم قال وكان القارئ يقوم ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات ف إ ذ ا قام بها ف ي ث ن ت ي ع ش ر ة ر ك ع ة ر أ ى الناس أ ن ه قد ختب يصلون ث ل ا ث ة وعشرين ر ك ع ة ثمان ركعات منها يقرا س و ر ة ا ل ب ق ر ة ا ل ك ا م ل ة ف إ ذ ا قسمها ز ي ا د ة و ق ر أ ه ا فترعه ا ل ر ك ع ة ر أ ى الناس أ ن ه قد ختب وفي الموطه عن عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه قال كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل ا ل خ ا د ن بالطعام م خ ا ف ة الفجر يعني ي ب د أ و ن من بعد صلاه العشاء قيام ليل إ ل ى قبل الفجر بقليل يخرجون الواحد ما يكاد أ ن يدرك أ ن ي أ ك ل شيئا قبل أ ن ينزل عليه الفجر من طول صلاتهم وفي شعب البيهقي عن خالد بن زريك قال كان لنا إ م ا م في ا ل ب ص ر ة يختم بنا في شهر رمضان كل ثلاث يعني يقرا كل يوم كم جزء ع ش ر ج ز ا ء يقول فمرض امامنا ف أ م ل رجل غيره فختم بنا في كل أ ر ب ع ليال ف ر أ ي ن ا أ ن ه قد خفف علينا اللهم سعاد ت ا ل إ م ا م الجديد يقول خفف علينا يقرا كل يوم كم جزء ا ل إ م ا م الجديد سبع ج ز ا ء و ن ص يقرا كل يوم ويقولون الله يهديك خفف علينا هذا هو يقرر ليلة كل تبعت أ ج ز ا ء ونص ا ل آ ن إ ذ ا ق ر أ ا ل إ م ا م جزءا واحدا ب د أ الناس بعد ا ل ص ل ا ة هذا يعني يلوي ظهره وهذا ي ت م غ ب ي د ي ه وهذا يتكلم عن ا ل إ م ا م وهذا يقول ما تصلي هنا م ر ة ث ا ن ي ة واولئك كانوا يقراون هذه ا ل ق ر ا ء ة ا ل ط و ي ل ة فبالله عليك قارن حالهم بحالنا حتى تعلم بقدر تفريقنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا ب ع ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة أ ح ك ا م ي المسافر م ا المسافر يريحه لقاس نعلم جميعا انه يجوز له الفطر مطلقا ما دام أ ن ا ل مسافر يجب يجوز له الفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م اخر لكن يشترط لفطر المسافر شروطا أ و ل ا أ ن يكون سفره سفرا شرعيا معتبرا يعني أ و ل ا أ ن يتعدى ا ل م س ا ف ة ا ل ش ر ع ي ة و أ ه ل العلم اختلفوا متى يعتبر مسافرا أ م لا يعتبر مسافرا بعضهم قال إ ن السفر يقاس بالعرف وبعضهم قال يقاس ب ا ل م د ة وبعضهم قال يقاس ب ا ل م س ا ف ة ولان أ ق ر ب ا ل أ ق و ا ل والله أ ع ل م والله أ ع ل م ا ل ذ ي ظهر لي بناء على يعني شيء من البحث هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ه إ ذ ا جاوز الثمانين كيلنا فهو مسافر ويحسب هذه الثمانين كيلنا تحسب من ن ه ا ي ة البلد إ ل ى بدايه ة البلد الذي سافر إليك البلد ا هي ح س من بيتك نهاية ب ل الذي أنت سافر ك ن ي الذي فيه الذي ه ساكنا البلد إلى أنت أنت س ف م إليك إ ذ اليه كان ك فوق ي و أنت مسافر ج و ز لك أن الأمر الثاني أن لا يكون أن أن تفتر ق ص د بالسفر ا ل ت ح يعني ي للفطر إ ن س ا ن مثلا شم ر ا ئ ح ة الطعام الظهر في بيته فاعجبه واشتهى أ ن ي أ خ ل الطعام ولا يجوز له ان يفطر ف أ خ ذ ا ل ق د ر معه وطلع ومسميت كيلو و أ ف ط ر وتتغذى ووسع القدر ثم رجع وقال أ ن ا والله سافرت ا ج ي هذا ما يعتبر ولا ي ص ح لذلك ل أ ن ه لا يجوز أ ن يكون سبب السفر الفطر لا لا يكون سبب إ ن ش ا ئ ك للسفر هو أ ن ك تريد ان تفطر لكن يجوز أ ن يكون سبب الفطري هو السفر فلا تفطر لا تفطر لا, تفطر لا تسافر ل أ ج ل أ ن تفطر لكن إ ن سافرت جاز لك أ ن تفطر الشرط الثالث أ ن يجاوز بنيان البلد يعني لو إ ن س ا ن بيسافر من هنا إ ل ى م ك ة بيمشي مثلا أ ك ث ر من ثمانمئه كيلو وخلاص ناوي إ ن ه يفطر يمشي بعد الفجر ولن يصل إ ل ا العصر مثلا وناوي إ ن ه يفطر و ا ل س ي ا ر ة ما فيها مكيف والتعب شديد في الطريق فنقول ل يجوز ي انك تفطر لكن هل يجوز يا ج م ا ع ة أ و ل م ا ر ك ب سيارته يفتح الشاي والحليب و ا ل ق ه و ة و ا ل ت م ر و ي ب د أ ي أ ك ل هو عند ل ي س ه لا متى ي ب د أ ي أ ك ل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكسر بعد ما يتجاوز البلد أ م بعد ما يتجاوز ثمانيه كيلو、ها. بعد ما يتجاوز بنيان البلد إ ذ ا جاوز بنيان البلد ط ل ع من بنيان البلد خلاص ا ل آ ن تحقق فيه أ ن ه أ ن ه مسافر و يجوز له في هذا الحال أ ن ي أ ك ل او أ ن يشرب ب ق ي م س أ ل ة هنا هي م س أ ل ة إ ذ ا سافر جوا و أ ف ط ر و إ ذ ا اقلعت به ا ل ط ا ئ ر ة وطارق البنيان ا ل آ ن الذين يسافرون في المطار يسال بعضهم يقول طيب انا ا ل آ ن بسافر في المطار عن طريق المطار يجوز اني ابطر في ا ل س ي ا ر ة قبل ان ارسل المطار ام لا في هذا الحال ا ل م س أ ل ة لها حاله اذا كان المطار خارج ب ل د ك ه ابطر فيه إ ذ ا مثل مطار الرياضي ي ع ر خارج البلد خارج البنيان خارج البنيان يبطر فيه إ ذ ا وصل المطار يجوز ان ياكل ويشرب خلاص ا ل آ ن طلع من البنيان اما اذا كان المطار في البلد او كان ملاصقا للبلد يعني ينتهي البنيان م ب ا ش ر ة تجد في المطار فيجب ان يكون ملاصق جزءا من البلد وجزءا من البنيان فانه لا ي ف ت ر فيه لانه لا يجوز ان ي ف ت ر قبل ان يتحقق فيه انه سافر والسفر ان ي س ت ر يعني ان يفارق البنيان تماما ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة يجوز الفطر للمسافر مطلقا سواء كان قادرا على ا ل ق ي ا م او كان عاجزا عنه وسواء شق عليه الصوم او لم يشق يعني لو انسان يجب لا اقول الى الدمام فاذا بلا الاحسن يعني م س ا ف ة ا ل ط ا ئ ر ة ما يتجاوز تقريبا عشرين د ق ي ق ة فسيسافر بعد الفجر في المطار انزل عليه الفجر وهو كان ي أ ك ل ويشرب وازل الفجر س ا ع ة اربع و ن ص ثم ركب ا ل ط ا ئ ر ة في ف هذا الحال اذا ركب ا ل ط ا ئ ر ة وهو سيصل بعد عشرين د ق ي ق ة هل يجوز له في هذا الحال ان ي أ خ ذ ماء ويشرب هكذا له وكلها وبطنه له انه عليه عليه له اكل ما يحتاج يا جماعة مليان الطعام اللي ان مسافر مسافر سواء بس يبقى يبقى يبطر يبطر وبيوصل قبل بسبب يجوز يجوز عشرين دقيقة قليل يجوز يبطر يجوز يبطر يجوز يبطر شق للفطر الصوم الصوم من نعم ما شق ان أ م ا إ ذ ا جئنا عند ا ل أ ف ض ل ف إ ن ا ل أ ف ض ل له في هذا الحال أ ن يصوم حتى يعني يوافق صيام الناس و يكون صومه في رمضان أ ف ض ل كما س ي أ ت ي معنا ا ل ف ا ئ د ة ث ا م ن ة ع ش ر ة إ ذ ا غربت الشمس ف أ ص ط ر على ا ل أ ر ض لاحظ معي كن دقيقا معي إ ذ ا غربت الشمس وهو ا ل آ ن في البلد في مطار الرياض و غربت عليه الشمس وبسم الله و ب د أ ي أ ك ل الطعام الان ا ف ر ركب ا ل ط ا ئ ر ة ف أ ق ل ع ت به ا ل ط ا ئ ر ة لما أ ق ل ع ت ا ل ط ا ئ ر ة ر أ ى الشمس م ر ة أ خ ر ى هل يلزمه ا ل إ م ت ا ك ل أ ن ه ل أ ن ه يلزمه الامساك ام لا يلزمه ا ل إ م ت ا ك ل أ ن ه أ ت م الصوم يوم كاملا هل يلزمه ا ل إ م ت ا ك أ م لا لا ا ل ط ر ي ح أ ن ه م ا ي ل ز م ا ل إ م ت ا ك ما دام أ ن ه أ ف ر بناء على ن ي ة ص ح ي ح ة وبناء على يعني رؤيه لغروب الشمس وبناء على يقين فلا يجب عليه ان يمسك م ر ة اخرى وهنا ح ا ل ة اخرى قد تقع احيانا احيانا اذا ا ط ل ع ت بها ل ط ا ئ ر ة قبل غروب الشمس واراد اتمام صيام ذلك اليوم في السفر فنظر الى س ا ع ة دائما يشترون مثلا ا ل س ا ع ة خمس ونصف نظر الى س ا ع ة جاءت ا ل س ا ع ة خمس ونصف ولا غربه الشمس انتظر ست الى ربع م ع غ ر ب ة الشمس س ا ع ة س ت سته ربع سته نصف ما غربه الشمس في هذا الحال هل يجوز لها ان يفطر على ا ل س ا ع ة أ م ينتظر مجيء الليل يجب عليه ان ينتظر مجيء الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ق ب ل الليل منها هنا و أ ج ب ر النهار منها هنا فقد افطر الطعام نقول يجب عليك أ ن ك تنتظر مجيء الليل لو قال يا ج م ع ه انا أ عطشان طيب أ ب غ ى اشرب ماذا نقول ل ه اشرب يجوز أ ن ت مسافر اشرب ا ق ط ع ثومك أ م ا إ ذ ا تريد أ ن هذا اليوم يحسب لك حسابا شرعيا ف إ ن ه يجب عليك أ ن لا تفطر حتى ترى الليل ة تماما وهنا تنبيه ا ل آ ن يا جماعه بعض الطيارين أ ح ي ا ن ا يكون في الجو و ي أ ت ي وقت ا ل ا ق ط ا ر وتكون ط ي ا ر ة م ر ت ف ع ة و ي أ ت ي وقت ا ل ا ق ط ا ر ا ل س ا ع ة خمس ونصف لكن ل ش د ة علوه وقربه من الشمس وبعده عن الغيوم ونحو ذلك لا تغرب الشمس عليه ب س ر ع ة فبعضهم يكلم البرج ي س ت أ ذ ن منهم في أ ن ينزل فينزل عشر دقائق و يفطر على اعتبار أ ن ه ا غ ر ب ا ل شمس ثم يصعد م ر ة أ خ ر ى ما ر أ ي ك م في ذلك أ ه ل ا ل أ ر ض ا ل آ ن اللي تحت ي ب ط ر و ن هل يجوز لا ما يجوز هذا التحايل و ل أ ن ه لا يجوز له ذلك لكن لو نزل ل أ ج ل مصلحه من م ص ا ل ح اتصل عليه البرج قال مثلا انزل كذا متر مثلا أ و كذا قدم فنزل مثلا ثم غابت ر أ ى الشمس غ ا ئ د ة ل م ص ل ح ة لم يتحايل إ ن م ا نزل ل م ص ل ح ة ففي هذا الحال يجوز له ذلك تفصيل حال المسافر ي أ ت ي في هذه ا ل ف ا ئ د ة رقم عشرين أ ن المسافر ي ل ا خ و ه و ل ا خ و ا ت له ث ل ا ث ة أ ح و ا ل لا يخرج المسافر عنها يعني متى يكون المسافر ا ل أ ف ض ل له أ ن يفطر ومتى يكون ا ل أ ف ض ل أ ن يصوم أ و ل ا إ ذ ا لم يشق عليه الصيام إ ذ ا لم يشق عليه الصيام فالصوم أ ف ض ل مثل الذي يسافر في ط ا ئ ر ة مثل صاحبنا اللي سافر ل ل أ ح س ن أ و للدمام كل ه ا م ه ساعه في ا ل ط ي ا ر ة والجو مكيف ولعله ا ي تعب ف إ ذ ا كان الصوم لا يشق عليه أ ب د ا فالصوم أ ف ض ل لماذا أ و ل ا لعموم قوله تعالى و أ ن تصوموا خير لكم ف ا ل أ ص ل أ ن الصيام خير من غيره لعموم قوله تعالى إ ن كنتم تعلمون وكذلك ل أ ن هذا ي ع ن ي الانتاج أ ث ن ا ء السفر هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و الدرداء رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إ ن أ ح د ن ا ليضع يده على ر أ س ه من ش د ة الحر وليس فينا صائم إ ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ر و ا ح ة والحديث متفق عليه إ ذ ن هو صلى الله عليه وسلم كان أ ح ي ا ن ا ي ج د م ش ق ة أ ي ض ا في السفر ا ومع ذلك يستمر و ا ط ا ئ م ا فلا يعتبر الذي يصوم في السفر مخالفا ل ل س ن ة فينبغي اذا ما كان عليه م ش ق ة ان يصوم ولان ذلك ايضا اسرع و ا في ا ب ر ا ء ا ل ذ م ة بدل ما يبقى في ذ م ة الصوم وقد يموت ولا يصوم احد عنه او لا يطعم عنه وكذلك لان الصوم في رمضان حتى لو كان مسافرا اسهل على المكلف غالبا لان الصوم مع الناس يكون في غالب ا ل أ ح ي ا ن أ س ه ل عليه و ل أ ن الصوم في رمضان أ ي ض ا أ ف ض ل من الصوم في غيره لذا اتفقنا على أ ن ه إ ذ ا كان في أ ث ن ا ء السفر ولا يشق عليه الصوم أ ب د ا ما في مشقه الصوم أ ب د ا أ ن ه لا يجوز له الفطر صح يجوز له الفطر يجوز له الفطر مطلقا لكن الصوم أ ف ض ل له ل هذه ا ل أ س ب ا ب التي تقدمت معنا الحاله الثانيه من حالات المتاثر إ ن ش ق عليه الصوم م ش ق ة ش د ي د ة ف أ ي ه م ا أ ف ض ل الصوم للفطر ه الفطر في هذه ا ل ح ا ل ة أ ف ض ل بل قال بعض اهل العلم بوجوب الفطر وذلك لعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولقوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه إ ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه كما يحب أ ن تؤتى عزائمه والحديث رواه ابن حبان وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لما ر أ ى رجلا م ظ ل ل ا عليه يعني في سفر ر أ ى رجل قد ظ ل ل و ا عليه عن الشمس و ك أ ن ه كان متعبا ومريضا ف س أ ل عنه قال يا رسول الله هو صائم صائم ومتعب فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر ماذا الصيام في السفر المفروض أ ن ه يفطر إ ذ ا يريد البر ا ل أ ص ل أ ن ه يفطر و لا يستمر على ا ل صيام قال ليس من البر الصيام في السفر و كذلك ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان في سفر فقيل له يا رسول الله إ ن الناس قد شق عليهم الصيام و إ ن ه م ينتظرون ما تفعل هو صائم و الناس صائمون و الناس لا ي و ي د و ن يفطرون إ ل ا إ ذ ا أ ف ط ر هو جاء ناس قال يا رسول الله إ ن الناس قد شق عليهم الصيام و إ ن ه م ينتظرون ما تفعل أ ن ت تفطر و لم تستمر صائم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فشربه والناس ينظرون إ ل ي ه فقيل له بعد ذلك يا رسول الله إ ن بعض الناس قد صام يعني أ ن ت أ ف ط ر ت لكن في ناس يا رسول الله مع وجود ا ل م ش ق ة ا ل ش د ي د ة صاموا فقال صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك العصاه أ و ل ئ ك العصاه رواه الامام مسلم ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة من حالات المسافر إ ذ ا لم تتحقق ا ل م ش ق ة لو جاءت مسافر قالك ل نحن اتفقنا ا ل آ ن إ ذ ا ما علي تعب ا ل أ ف ض ل أ ن ي اصوم و اذا ما علي تعب, تعب فالاصل أ ن ي أ ف ط ر قالك أ ن ا والله ما فرقت معي يعني إ ن أ ف ط ر ت ف أ ن ب س ط أ ك ث ر و ب أ ب د أ أ ش ر ب عصير و ماء ب ا ر د و كذا و إ ذ ا ما أ ف ط ر ت ا ل أ م ر ع ن د ي ا د ي يعني أ س ت ط ي ع ان اتحمل ك ل س ا ع ة و نصف و هو م أ ذ ن المغرب ف ف ي ه ذ ا الحال إ ذ ا كان ا ل أ م ر ا ن اذا كان الامران متساويين ف ف ي ه ذ ا الحال يجوز له أ ن يفطر و يجوز له أ ن يصوم و يكون الصوم و الفطر كلاهما في مستوى واحد يخير بين هذا و هذا لما ورد عن حمزه بن عمرو ا ل أ س ل م رضي الله عنه أ ن ه قال للنبي صلى الله عليه و سلم كان ح م ز ة كثير السفر قال يا رسول الله أ ص و م في السفر فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن شئت اصوم وان شئت ف ا ص ر والحديث رواه البخاري وقال أ ن س بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والحديث متفق عليه ا ل ف ا ئ د ة الحاديه والعشرون من وصل إ ل ى بلده ومن وصل إ ل ى بلد يعني سافر إ ل ى بلد ولو ا ل إ ق ا م ة فيها أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أيام فأكثر أ ه ل أو ف ر ي ق من أهل ا ل ل ع م فريق من أ ه ل العلم يرون أ ن ه يجب عليه الصوم و أ ن ه قد صار في حكم المقيمين قال إ ن ه ما يجوز له أ ن يفطر خلاص فطر مثل المقيمين ومن ر أ ى انه لا يحدد ب أ ي ا م م ع ي ن ة قضى ب أ ن ه يجوز له أ ن يفطر بناء على أ ن ه مستمر في س ق ر ه و ا ل م س أ ل ة يعني فيها خلاف طويل ل أ ه ل العلم طبعا هذه ينبني عليها مسائل من ضمنها مثلا أ ن الذي يسافر إ ل ى الخارج أ ش ه ر ا أ و سنوات فالجمهور ومنهم ا ل أ ئ م ه ا ل أ ر ب ع ة أ ن ه في حكم المقيم يعني مثلا انسان ذهب ي د ر س س ن ة ك ا م ل ة وجاء عليه رمضان وهو في بلد بعيد عن بلده مسافر إ ل ي ه فبعض ا ل ع ل م يقول يجوز له أ ن ي ق ف ر بناء على أ ن ه يعتبر مسافرا وبعض ا ل ع ل م يقول انه يجب عليه الامساك بناء على أ ن ه جلس أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أ ي ا م ووجوب الامساك عليه هو قول الجمهور ومنهم أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ ن ه يجب عليه الامساك و أ ن ه لا يجوز له أ ن يترخص برخصها السفر م د ا أنه ي ل شهرا ذلك ف ا ئ د ة الثانيه والعشرون إ ذ ا مر ا ل م ت ا ف ر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أ ن يمسك عن الطعام الا اذا كانت اقامته فيها أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أ ي ا م ف إ ن ه يمسك يعني يصوم ل أ ن ه في ح ك م المقيمين وهذا أن والدته فيذهب بها يدرنا الآن لجماعة إنسان سافر الجمام مثلا يخبر أخرى نفرض أن أن إلى إلى إلى مسألة لأجل مكة فذهب الى الدمام واخذ و ا ر د ت ه هو افطر ا ث ا ء الطريق طبعا هو حتى يتعدى الرياض ليذهب الى م ك ة لا بد يدخل الرياض وهو ا ص ل ا من سكان الرياض فدخل الرياض وخرج منها دخل ا ل س ا ع ة عشر ا ض ع ه ف وخرج ا ل س ا ع ة ا ح د عشر وفي طريقه الى م ك ة ما ذهب الى بيته و ل ا ن و ى ا ل ا ق ا م ة في هذه ا ل س ا ع ة التي يمشي فيها في شوارع الرياض هل يجب عليه الامساك ام لا ها لانها بلده يجب عليه الامساك الصحيح أ ن ه لا يجب ع ل ي ه الامساك ل أ ن ه لا يزال في حكم المسافرين. المسافرين وكذلك من كان يسافر أ ك ث ر عمره بعض الناس يكون م و ض ع ب ر ي د أ و صاحب ز ي ا ر ة أ ج ر ه أ و يكون طيارا ي س ا بعض الانسان في هذا الحال يجوز له أ ن يفطر ما نقول لا م دام حياتك كذا يجب عليك الامساك لا يجوز له أ ن يفطر إ ن شاء لكن ا ل أ ف ض ل له أ ن يصوم حتى لا تجتمع عليه ا ل أ ي ا م و ا ل ق ض ا الكثير ء فيضغل ل ي ع ه ذلك ا ل م س أ ل ل ة ا ر ا ب ع ة والعشرون إ ذ ا رجع المسافر إ ل ى بلده ووصلها أ ث ن ا ء النهار وهو مفخر فهل يجب عليه الامساك الى المغرب أ م لا ا ل م س أ ل ه شيئا خلاف طويل يعني وصل إ ل ى بلده الظهر و هو م ا ت من م ك ة الفجر وصل إ ل ى بلده الظهر فهل يجب عليه يمسك إ ل ى المغرب و هو من ا ل ض ح ى و ه و ي أ ك ل يشرب لما وصل إ ل ى بلده و هو مفخر ف ف ي ه ذ ا الحال المثل فيها, فيها قولان لاهل العلم ولعل ا ل أ و ل ى و ا ل أ ح و ط له أ ن يمسك إ ل ى الليل يعني إ ل ى المغرب مع وجوب القضاء ل أ ج ل حرمه شهر رمضان ل أ ن ه كان ي أ ك ل و ي س ر ب الصباح في نهار رمضان بسبب العذر الشرعي وهو, وهو السفر لكن ما دام انه وصل خلاص العذر الشرعي ا ل آ ن زال عنه ومثله النريس إ ذ ا شكي ا زال عنه العذر الذي كان ي أ ك ل ويشرب به الانتاج ا ل خ ا م س ة والعشرون إ ذ ا ابتدا الصيام في بلده ثم في آ خ ر الشهر سافر إ ل ى بلد آ خ ر قاموا بعد بلده يعني غ ر ب من بلده ب د أ و ا اليوم ر أ و ا الى رمضان و بداوا صيام اليوم ف س ا ف ر و إ ل ى بلد غير بلده ما صاموا إ ل ا بعد بلده بيومين وجلس ف ذلك البلد ا ل آ خ ر إ ل ى آ خ ر الشهر فحسب لنفسه ثلاثين يوما من أ و ل ق ي ا م له ف إ ذ ا الناس اللي هو ساكن عندهم ا ل آ ن لسه لهم ثمانيه وعشرين يوم قائمين ناقص عن بلده يومين فلا يكمل ثلاثين يوم فهل يجوز له أ ن يفطر ي عيد ا ل ح ا ل ة أ م ينتظرهم جميعا يجب عليه أ ن ينتظرهم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون يعني لما يفطر الناس جميعا طيب ا ل ي و م ي ن اللي زايده عليه تعتبر ن ا ف ل ة نقول جزاك الله خ ي ر هذه لن تضيع عند رب العالمين هذه تعتبر لك ن ا ف ل ة وعكس هذه ا ل م س أ ل ة عكس هذه ا ل م س أ ل ة طبعا لو زاد إ ل ى اثنين وثلاثين يوم كله يقوم ويكون له أ ج ر ه طيب لو ص ا م في بلده مثلا م ت أ خ ر ا عن البلد ا ل آ خ ر عكس هذه ا ل م س أ ل ة يعني جاء من بلد قاموا بعدنا بيومين مثلا فلما وصل إ ل ي ن ا ف إ ذ ا نحن أ ك م ل ن ا ثلاثين يوما وهو لم يكمل إ ل ا ث م ا ن ي ة وعشرين يوم يعني لو أ ك م ل ت س ع ة وعشرين يوم ممكن نقول الشهر ثلاثون والشهر تسعون وعشرون لكن أ م ا كمل إ ل ا ث م ا ن ي ة وعشرين يوم و أ ف ط ر ن ا ب ك ر ة العيد فهل يجوز له أ ن يفطر معنا أ م يصوم يوم العيد ما ف ا م إ ل ا ث م ا ن ي ة وعشرين يوم بل ده اصلا م ت أ خ ر عنا يفطر في هذا الحال ويعيد ويجب عليه أ ن يقضي كم يوم نحن قمنا يقضي و وهو م طام جماله عشرين ي يوم واحد على أ ن الشهر تسعه وعشرون يوما أ م يقضي يومين الصحيح أ ن م ا يقضي إ ل ا يوما واحدا يقضي يوما واحدا فقط وهذه ا ل م س أ ل ة يعني لقوله صلى الله عليه وسلم ح د ي ث الذي قبل قليل الصوم يوم يصوم الناس أو قال يوم تضخمون والفطر قال يوم يفتر الناس أو قال يوم الفائده الثامنه والعشرون أ ح ك ا م صيام ا ل م ر ي ض كل مرض خرج به ا ل إ ن س ا ن عن حد ا ل ص ح ة يجوز له أ ن ي ف ت ر به بقوله تعالى ومن كان مريضا أ و على س ج ر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر طبعا نقول يخرج عن حد ا ل ص ح ة أ م ا الشيء الخفيف يعني كالسعال مثلا ونحوه والصداع فلا يجوز الفطر بسببه يعني لو إ ن س ا ن يتح بعدين قال لك ي اخي أ أ ن ا عندي ك ح ة وزكام ب أ ق ص ر أ ن ا مريض نقول ل ه ما يجوز لك هذا لا يسمى مرضا في عرق الناس هذا ما ي ك ا د يسلم ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا منه أ م ا إ ذ ا كان مرض فعلا في ش ي ء م ن ا ل م ش ق ة ف إ ن ه يجوز له الفطر طيب ما هو الضابط في م س أ ل ة المرض الذي يجوز له الفطر يعني ن ا بعدك غ ا ب ط معين إ ذ ا وصلت إ ل ي ه جاز لك انك تفطر إ ذ ا ما وصلت إ ل ي ه نقول ما يجوز لك انك تفطر الجواب في ذلك إ ذ ا ث ب ت بالصد أ و ع ل م الشخص من عادته و تجربته أ و غلب على ظ ن ه أ ن الصيام يجلب له المرض يعني إ ن س ا ن معين ا ل س ا ع ة ت ه ع الضحى أ ص ا ب الصداع و يدري ان ه إ ذ ا ما أ ك ل م ت ك ن ه س ي ت س ي د عليه المرض و ل ن يستطيع يصلي بيتعب شديدا فنقول إ ذ ا علم ان ه س ي م ر ض مرض ا شديدا نقول افطر من ا ل آ ن و يجوز لك أ ن ت أ ك ل الدواء ثم ت أ ك ل و تشرب كما تشاء أ م ا إ ذ ا كان تدع يسير وسيذهب عنه ففي هذا الحال لا يجوز له ان يفطر حتى يتحقق عليه انه اصابه ا ل م ش ق ة بسبب ذلك ا ل ف ا ئ د ة الثلاثون اذا كان الصوم يسبب له الاغماء يعني ا ن س ا ن مثلا ليس مريضا لكن ما تسحر جيدا او عطشان او اكل سحورا يسبب له العطش الشديد فصار الصوم يعني يسبب ا ل ا د و ا ر و ا ح م ا ء و نحو ذلك ففي هذا الحال يعتبر في حكم المرضى و يجوز له في هذا الحال أ ن ي ف ت ر بناء على أ ن ه م ر ي ض ا ل ف ا ئ د ة الواحد والثلاثون إ ذ ا أ غ ن ي عليه أ ث ن ا ء النهار ثم أ ف ا ق قبل الغروب أ و بعده فصيامه صحيح ما دام أ ص ب ح ق ا ئ م ا افرض ا ن أ غ ن ي عليه الساعه ق ا ع ة الظهر ولا اطاق ل ا ل س ا ع ة س ب ع ة بعد ذ ا المغرب صوم ا ص ح ي ح ولا لا إ ذ ا كان ما أ ك ل شيء ولا وضع ل ه ش ي ء يعني ما أ ك ل و ا وشربوه م ا وهو ما يدري أ ث ن ا ء النهار ف ي هذا الحال صومه يعتبر صحيح أ م ا إ ذ ا كان العصر أ ع ط و ه مغذيات أ و مثلا اشربوه ماء وهو ما يدري ونحو ذلك ف إ ن ه يعتبر صومه فاسدا أ م ا إ ذ ا كان ما أ ك ل ولا شرب أ ب د إ ذ ا أ ب د ل عليه المغرب ففي هذا الحال يعتبر صومه صحيحا واذا طرا عليه الازمان نفرض انسان اغمي عليه قبل اذان الفجر بدقيقتين ولم يفق الا بعد اذان المغرب يعني ما, ما افاق ولا لحظه اثناء النهار ففي هذا الحال هل صومه صحيح ام لا الجموع على ان صومه غير صحيح لانه فعل هذه العباده من غير من غير ان ي س ت ص ب النيه من غير ما تكون نيه الحاضره معه فصومه غير صحيح أن يقضي ه ذ ا ا ل ي و م ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثون قضاء المغمى عليه نفرض أ ن انسان أ غ م ي عليه مثلا ل م د ة م ث ل ا ث ل ايام ث ة أ أ ر ب ع ة أ ي ا م هل يجب عليه القضاء أ م لا بعض اهل العلم آه ذكر أ ن ه إ ذ ا زادت أ ي ا م ا ل إ غ ن ا ء عن ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن ه لا يجب عليه القضاء قاسوا هذا على إ ي ش على ا ل ص ل ا ة ا ح س ن على ا ل ص ل ا ة نحن ذكرنا في د ر س الصلاه أ ن ه إ ذ ا أ غ م ي عليه أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ي ا م فلا يجب عليه ان ي ق ل ي الصلاه بعد إ انتها... ف ا ق ه من اغماءات اما إ ذ ا كان أ غ م ي عليه يوم ونصف يومين في نهايه رمضان ثم أ ط ا هل يجب عليه القضاء أ م لا نعم يجب عليه القضاء لكن أ غ م ي عليه أ ك ث ر نفرض إ ن س ا ن يعني أ ص ا ب حادث س ي ا ر ة وصار في غ ي ب و ب ة س ا م ة ل م د ة أ س ب و ع كامل في رمضان ثم أ ف ا ك يجب عليه أن يقضي هذا ا ل أ س ب و ع غ ي ب و ب ة س ا م ة ما يدري عن شيء يجب عليه أ ن يقضي هذا ا ل أ س ب و ع لا ما يجب عليه أ ن يقضي وذلك ل أ ن من شروط وجوب الصوم العقل ه ذ ا عقله غير موجود معه بعض العلم ذكر أ ن ه إ ذ ا اغمي عليه أ و و ض ع له منوما باختياره ن ب ر ض أ ن هو الذي قال ضعوني منوما قالوا م ن و م هذا خطير وسوف يغمى عليك أ س ب و ع قال ما في م ش ك ل ة أ ع ط و ن ي إ ي ا ه فاختار أ ن يغمى عليه أ س ب و ع ا باختياره هو ليس يعني شيء خارج عن إ ر ا د ت ه فيجب عليه القضاء أ ن ا ذكره بعض ا ه العلم أ م ا إ ذ ا أ غ ن ي عليه غصبا عنه حادث س ي ا ر ة بعد ع م ل ي ة ونحو ذلك ف ل يجب عليه القضاء فلاولى أ ن ه إ ذ ا اختار أ ن يغمى عليه يعني طلب يضع له منوما أ و نحو ف إ ن ه يلزمه القضاء على ا ل ص ر ي ح من أ ط و ا ل ه للعلم ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة والثلاثون نفرض أ ن إ ن س ا ن ا أ ص ا ب ه عطش شديد أ و أ ص ا ب ه جوع شديد فخاف على نفسه ا ل ه ل ك ة أ و خاف أ ن يفقد بعض حواسه أ ن يعني يصيب الصرع أ و يصيب الشيء من ش د ة الجوع والعطش هل ي ج ز له ان يكفر ها يجوز له أ ن يفطر لكن ينتبه ا ل إ ن س ا ن ي ا ا خ و ه لا يكون متناعبا لا ي ق و ل أ ن ا عطشان عطشان اعطوني م ا أ ن ا ق ا ف ي ه م علي لا لا طبيعي ان الصيام يكون في شيء من السعر طبيعي جدا لكن يجب عليه أ ن يحاول أ ن يتماسك قدر المستطاع لكن إ ذ ا خشي الهلاك خلاصه بموت اعطوني ماء ففي هذا الحال اذا وصل إ ل ى هذا الحال يجوز له أ ن ي أ ك ل و أ ن يشرب ويعتبر في ح ك م ا ل م ر ي ض يجب عليه أ ن يقضي بعدها ا ل ف ا ئ ز ه ا ل خ ا م س ة والثلاثون لا يجوز له الفطر لمجرد ا ل ش د ة ا ل م ح ت م ل ة أ و التعب أ و نحو ذلك يعني إ ذ ا كان ما ي ح ت ل ه ل ا ك ما يجوز له أ ن يفطر هكذا و أ ص ح ا ب المهنه ا ل ش ا ق ة يعني بعض الناس م ه ن ه تكون ش ا ق ة أ ص ل ا مثل الخباز مثلا أ و الذين يعملون في المناجم ونحو ذلك أ ص ل ا ا م س ك ي ن دائما أ م ا م النار ويصيب عطش ونحو ذلك هل يفطر طوال ا ل أ س ب و ع طوال الشهر لا ا ل أ ص ل انه ما يفطر إ ل ا إ ذ ا خشي على نفسه الهلاك و ا ل أ و ل ى ان أ يتناوب مع شخص آ خ ر حتى لا يكون التعب عليه طول اليوم أ و أ ن يجعل شغله بالليل أ و أ ي عذر آ خ ر يعني يدبر نفسه لحل معين أ م ا أ ن يصبح كل يوم يفطر بسبب هذا التعب فهذا على الصريح أ ن ه لا يجوز له ذلك طبعا له ع د ة حلول كما ذكرت اما أ ن ي أ خ ذ إ ج ا ز ة أ و نحو ذلك أ ح ك ا م المريض أ ي ض ا في شهر رمضان المريض ينقسم إ ل ى ع د ة أ ق س ا م بحسب المرض الذي يصيبه في خلال شهر رمضان طبعا نحن نقصد بالمريض المريض الذي يرجى برؤه المرض ق س م ا ن بعض ا ل أ م ر ا ض لا يرجى برؤها مثل مثلا أ ن يكون مثلا بعض الناس المصاب عسى الله واياكم بالسرطان أ و تليه في الكبد أ و نحو ذلك هذا لا يرجى برؤه في الغالب فله حكم معين فياتي معنا أ م ا المريض الذي يرجى برؤه يعني شخص مثلا مصاب ب ع م ل ة ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة مثلا او مصاب ب أ ل ا م في بعض جسده او نحو ذلك هذا الذي يرجى براه هذا يريح هو هل يستحب له الصوم ام يستحب له الفطر هذا لا يخرج من ثلاثه احوال ان كان الصيام يشق عليه ويضره يعني مثلا انسان ل عمل ع م ل ي ة انتهى من ا ل ع م ل ي ة في تاريخ ا ن ي ن رمضان مثلا قال له القضيب يا فلان خذ هذه حبوب مانعه للتسمم مثلا لا بد انك ت أ ك ل ه ا ثلاث مرات في اليوم حبه الصباح حبه الظهر وحبه المساء اذا ما اكلتها ل م د ة اسبوعين ثلاث مرات في اليوم سيصيبك ا ل ا م ش د ي د ة سيشق عليه وسوف يضرك انك سيصيبك تسمم في ا ل ر ك ب ة بسبب ا ل ع م ل ي ة وقد يتاكل العظم ونحو ذلك هذا ما حكمه هل يستحب له الصوم أ م يستحب له الفطر ما هو ي س ت ح ب الا يجب عليه الفطر ل أ ن الله عز و جل يقول ولا تلقوا بايديكم الا سالكا ما يجوز ل ولا تقتلوا انفسكم من الله ك ن ي ك و رحيما ما يجوز ل و أ ن ه صام ل ق ل ن ن ت اثم يجب عليك شرعا أن ل ا تضر نفسك فيجب عليه وجوبا أ ن ي ف ت ر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كان الصيام يشق عليه ولا ي ض ر أ ع ط ا ه الطبيب الحبات هذه قال له س أ ك ل ه ا أ س ب و ع ا كاملا فقال طيب يا دكتور إ ذ ا ما أ ك ل ت ه ا ما الذي يحصل قال إ ذ ا ما أ ك ل ت ه ا يصيبك الام ش د ي د ة في ا ل ر ك ب ة بعد ا ل ع م ل ي ة لكن ما في م ب ا ع ف ا ت لكن هذه حتى تسكن عنك ا ل آ ل ا م ا ل ش د ي د ة فهل هل يستحب له أ ن يقول لا ب أ ص و م و بتحمل ا ل آ ل ا م ام يستحب له الفطر, استحب له الفطر؟ ل أ ن الله عز وجل يقول يريد ق و ل ي الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يكون الصيام لا يشق عليه ولا يضره مثل إ ن س ا ن مصاب بزكام إ ن س ا ن مثلا عمليه عمليه ا ل ز ا ئ د ة ونحو ذلك فما عليهما ك ة ولا عليه ضرر ففي هذا الحال نقول له لا يجوز لك ان تفطر, ما يجوز لك تفطر ويجب عليك الصيام طيب إ ذ ا كان الصيام يؤخر الشفاء نفرض أ ن الطليب أ ع ط ا ه حبوب بعد ا ل ع م ل ي ة وقال شوف هذه الحبوب اذا اكلتها ب إ ذ ن الله يعني تساعد على أ ن جسمك يبني الجلد ب س ر ع ة وتندم ل ل ع م ل ي ة ب س ر ع ة أ م ا إ ذ ا كنت ما اكلتها فهذا س ي ت أ خ ر الشفاء شهرين ث ل ا ث ة ف أ ي ه م ا أ ف ض ل الصوم مع ت أ خ ر الشفاء أ م الفطر الفطر ل أ ن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر هذه أ ح ك ا م ا ل ن ر ي ض يرجى برؤه ا ل ث ا م ن ة والثلاثون المريض الذي لا يرجى برؤه مثلا كما ذكرت قبل ف ر ي ق كالمصاب مثلا عسى الله و ي ك و ن بالسرطان أ و بتليف الكبد أ و نحو ذلك ممن يحتاج يعني أ ن ان ان يفطر ولا يستطيع ان يصوم ما نقول له طيب أ ق ض ي في سوال أ ق ض ي في ذي القعده طيب أ ن ا ما استطيع ان اصوم خلاص إ ل ى ان اموت ففي هذا الحال نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينه ن س ي أ ت ي بعد قليل الكلام عن كيفيه الاطعام لكن افرضوا يا جماعه ان في واحد مريض مريض م ر ض لا يرجى براه وقلناني يجب عليك الاطعام فاطعم بعد سته ة ش ر سبعة اشهر تطور الطب واكتشف علاج لمرضه فاكل العلاج واستطاع ان يصوم وان يقضي هل يجب عليه القضاء ام لا كفر الان وانتهى بناء على قبر طبيب يعني ثق انك لن تستطيع القضاء او خلاص لكنه ا ل آ ن استطاع القضاء فهل يجب عليه القضاء أ م لا الصحيح أ ن ما يجب عليه القضاء ل أ ن ه فعل ا ل ع ب ا د ة ا ل ش ر ع ي ة على قدر استطاعته مثل لو أ ن إ ن س ا ن ا مثلا كان يصلي وهو جالس لعدم استطاعته القيام ثم من الله عليه و ا ط ل ق رجليه و أ ص ب ح بعد كذبه قادرا على المشي م ا ن ق و ل ن ا اخذ الصلوات التي صليت و أ ن ت جالس ل أ ن ه فعل ما استطاع من ا ل ع ب ا د ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثون بعض الناس أ ي ه ا ا ل إ خ و ة يكون ينتظر الشفاء أ و خذها ب أ س ل و ب آ خ ر ا ل آ ن المرضى ينقسمون إ ل ى ق س م ي ن ينقسمون قسمين إلى、تسمين. المرضى الذين يرجى برؤهم ينقسمون إ ل ى ق س م ي ن في القضاء نفرض أ ن إ ن س ا ن ا مثلا عمل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة في خمس عشر م ض ا ن إ ل ى عشرين رمضان, إلى 20 رمضان. ثم استمر ي ص و م من عشرين رمضان الى ن ه ا ي ة ا ل ش ه ه ر ذ ا كم يوم يجب ع ل ه هذا كم يوم يجب عليه ان يقضي, يقضي خمسه ة ايام ن ت ى ايام ل ش ه ر و ع د ق ل لها اهلي يا فلان عليك و ا يا قبار خ س ة انتهى ي ا اهلو باقي ا م م علي شهر ر ض الجاي اصوم بعدين ن و الشهر ي عليك صيام يا اخي باقي افلان قال ترى عشرة、أشهر. لما جاء شهر محرم او صفر مات الرجل و عليه خ م س ة ايام ما الذي يلزم اولياءه احد شيئين اما ان يقضوا عنه من ماتوا عليه صوم قام عنه وليه اما ان يقضوا عنه واما ان يزعم عن م ماله كل يوم مسكينا طيب افرض ان هذا الرجل آه مثلا جاء يوم العيد فرضا ففي مساء يوم العيد انفتح الجرح عليه ع م ل ي ة و د خ ل و المستشفى ا م ر ة ث ا ن ي ة و ج ل ت في المستشفى, المستشفى اسبوع أ و أ س ب و ع ي ن ثم خرج من المستشفى في خمسه عشر سوال قال و ا له أ يا فلان قم قال لا الطبيب ما نعني اصوم ل م د ة أ س ب و ع لازم ا ك ل هالدواء انتهى ا ل أ س ب و ع كاملا وجاء تاريخ مثلا عشرين سوال فقال ل ه أ ن ا خلاص غدا إ ن شاء الله س ا ب د أ اصوم ا ل خ م س أ ي ا م لي عليه فمات في تلك ا ل ل ي ل ة م ن الذي يلزم أ ه ل ه يطعمون عنه أ م يطعمون عنه لا يلزمهم لا قضاء ولا اطعام لماذا ل أ ن ما استطاع أ ص ل ا ما فتح له ف ر ص ة أ ن يقضي ما فتح له ف ر ص ة أ م ا لو كان تكاسل فتح له ف ر ص ة غدا بعد غد ا غدا بعد غد ا ومع ذلك لم يقضي ففي هذا الحال يلزم, يلزم اذا كان تكاسل يلزم أ ه ل ه شيء أ م ا إ ذ ا كان ما تكاسل فلا يلزم أ ه ل ه شيء عن الصحيح ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ ر ب ع و ن من م ر ا ض ا ف ه افطر وهذه ل ك ر ن ا ه ا ا ل ف ا ئ د ة الحاجه و ا ل أ ر ب ع و ن الشيخ الكبير له ث ل ا ث ة أ ح و ا ل متى يجزه ل الفطر م ت ى يجزه ل يلزمه الصيام له ث ل ا ث ة أ ح و ا ل أ و ل ا الشيخ ا ل ث ا ن ي الذي فنيت قوته وذهب عقله يعني بلغ حد الهذيان و ف ق ط ت م ي ز ه ما يدري عن شيء هل يلزمه الصيام أ م يلزمه ا ل ط ع ا م ها ما يلزمه شيء لا صيام ولا إ ط ع ا م ل أ ن عقله ليس معه حتى لو كان قويا نقول عقله في ق ا ل مجنون عقله ليس معه هذا ا ل أ و ل الثاني الشيخ ا ل ث ا ن ي الذي عقله معه لكن جسده فاني ما يستطيع ان يقوم ماذا يلزم أ ه ل ه يلزمهم ا ل إ ط ع ا م عنه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا كان هذا الشيخ الكبير يميز أ ح ي ا ن ا ويهدي أ ح ي ا ن ا كان احيانا عقله معه و أ ح ي ا ن ا يغيب عقله في هذا الحال م ن الذي يلزمه إ ذ ا كان عقله معه يلزمه الصيام و إ ذ ا ذهب عنه عقله ف إ ن ه فانه, فإنه يفطر ا ل إ ط ع ا م الاطعام له ث ل ا ث ة أ ح و ا ل إ م ا أ ن طبعا ا ل إ ط ع ا م م ن الذي يطعم يطعم الشيخ الكبير الذي عقله معه وهو عاجز عن الصيام ويطعم أ ي ض ا من ها المريض الذي الذي لا يرجى ب ر ا ه كل هذا عليهم ط ع ا م ط ي ب كيف يطعمون في ث ل ا ث ة أ ح و ا ل إ م ا أ ن يطعم ه كل يوم بيومه يعني مثلا أ خ ط ر اليوم ينادون مسكينا من ا ل م س ا ج ي ن ويعطون ه ط ع ا م طعام كامل يعني طعام مشبع ما يعطونه ك أ س ماء و ث م ر ت ي ن ثلاث قالوا خلاص ط ع ا م لا لا بد أ ن يكون طعاما مشبعا يعطونه ي كل يوم بيومه أ و إ ذ ا انتهى شهر رمضان يجمعون ثلاثين مسكينا ثم يطعمونهم يجمعون ثلاثين مسكينا ويطعمونهم غدا أ و عشا ء أ و نحو ذلك إ ذ ا ليس شرطا في الاطعام أ ن تفطر قائما قد يكون ليس قائما ومع ذلك تطعمه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يطعم في أ و ل الشهر نفرض واحد يا ج م ا ع ة أ ب و ه دخل المستشفى في عشرين شعبان ثم قال الطبيب خلاص أ ب و ك لا يمكن يقوم أ ب د ا الله يعينكم في رمضان تطعمون عنه فلما جاء اول ل أ رمضان قال في نفسه ما ذ ا م اني باطعم بطعم ثلاثين ي و م أ ا ع م الوليمه وبدعه ثلاثين مسكينا م و أ ط ع م جاء ثلاثين مسكينا في واحد رمضان واطعمهم ح د رمضان و أ ك ل هل م ه يصح هذا ا ل إ ط ع ا م أ م لا قبل أ ن يمر عليه رمضان كله أ ط ع م ثلاثين مسكينا حق ا ل أ ي ا م ا ل ج ا ي ة كلها لا ما يصح لا ه لأن ل ك ف ا ر ة لا تقع إ ل ا بعد العمل ما تقع قبل العمل يعني لو, ش... لو ر أ ي ت لك شخص مثلا سيذهب يكفر ك ف ا ر ة يمين قلت له والله يا أ خ ي أ ن ا كثير الحلف بكمل ا ك ف ا ر ة قال والله اطعم ع ش ر ة م ز ا ك ي ن بخمسين ريالا قلت له ياخذ هذه م ئ ت ريال حتى اربع كفارات يمين أ ن ا شكلي بحلف أ ر ب ع حلوف في ه ا ا ل أ س ب و ع مثلا هل يصح ذلك و راح وكفر عنك وب... وبديت تحلف أ ر ب ع حلوف أ ر ب ع أ ي م ا ن وتحنس فيها بناء على انك كفرت مقدما في هذا الحال م ا ي ص ح لا بد أ ن تكون ا ل ك ف ا ر ة بعد العمل ولا تكون قبل العمل ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ ر ب ع و ن هل يجزئ ان يخرج ا ل ك ف ا ر ة مالا يعني مثلا أ ب و ك ما يستطيع يصوم وعليكم اطعام كل يوم تنادي المسكين وتقول خذ هذه ع ش ر ريال اذهب واشتري طعاما من المطعم يجوز لا إ ذ ا س ي ق و ن انت الذي ش ت ر ي ذهبت معه واشتريت له نعم أ م ا تعطيه مالا لا ا ل أ ص ل أ ن الله عز وجل قال في ط ع ا م اطعام ا ل أ ص ل أ ن يكون يعني أ ن يكون إ ط ع ا م ا ما يكون خ د ق ة بالمال ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع و ن وقد تقدمت معنا قبل قليل من كان ينتظر الشفاء من مرضه فمات قبل أ ن ي ش ف ى هل يجب على أ ه ل ه شيء ذكرتها قبل قليل ما يجب عليهم شيء إ ذ ا كان ما ا س ط ع ان يقضي ما صدح ل ه ل مكان ما يجب عليهم شيء ا ل خ ا م س ة والاربعون من كان من مرض ثم ت ف ي وتمكن من ا ل ق ر ا ء وهذه تقدمت معنا ايضا قبل قليل و ا ل س ا د س ة والاربعون تقدمت ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا ب ع ة والاربعون من يجوز لهم الفطر بغير مرض ولا سفر هناك لهم منهم ببلده هذا له من انه اقوام ولا الاول قاتل عدوا او احاط العدو ببلده في هذا الحال يجوز العدو يجوز مرض يفطر بغير في الحال سفر يجوز له في هذا الحال أ ن يفطر ما دام أ ن في جهاز أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انكم مصبحوا عدوكم والفطر أ ق و ى لكم ف أ ف ت ر و ا كما رواه مسلم كذلك من احتاج للفطر ل إ ن ق ا ذ معصوم من ه ل ك ة مثل من ي جماعه اللي قد يحتاجون الى الفطر ل إ ن ق ا ذ الناس مثل من مثل عمال المطاطي مثلا و ا ل إ ش ع ا و ا ل أ ط ب ا ء أ ح ي ا ن ا طبيب مثلا عند ع م ل ي ة و تعب و ل ي س قطع ب د أ عينه مثلا يعني يصيبه النعاس أ و ب د أ ت عينه ت ج ي غ ي م ر ه و يشرم ش د ة العطش و الجوع و يشتغل في بطن ف ي ه ذ ا الحال يجوز له أ ن يفطر ل أ ج ل إ ن ق ا ذ المعصومين من ا ل ه ل ك ة ا ل ش ا ئ د الثامن هو ا ل أ ر ب ع و ن من أ ب ي ح له الفطر هل يجوز له أ ن ي أ ك ل و يشرب امام الناس إ ن س ا ن م ث ل ا م ت ف ر إ ل ى مكه و بعد صلاه الظهر وقف عند صاحب أ س ك ر ي م مثلا و أ خ ذ أ س ك ر ي م بالظهر يمشي ب الشارع ط ا ل ما الحرم ي أ ك ل أ س ك ر ي م في نهار رمضان بناء على أ ن ه مسافر صحيح هل يصح ذلك أ م لا ولا عصير و سندويش مثلا هل يصح له ذلك يصح لا ما يصح ما يصح لذلك إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة متى اذا كان ت سبب فطره ظاهرا مثل مثلا لو أ ب و ك شيخ كبير معك في ا ل س ي ا ر ة واضح انك كبير ولا يستطيع الثوم واقف عند ع ا ش ا ر ة المرور و أ ب و ك معه كاس ماء و يشرب الناس إ ذ ا التفتوا و ر أ و ه على هذا الحال لن يستغربوا فحولها لا. لان رجل كبير ويقولون أ ك ي د ما يستطيع الثوم أ م ا أ ن ت إ ذ ا ش ل ب ت امام الناس بناء على أ ن ك مسافر اناس ل ما الذي أ د ر ا ه م ن ك على سفر سوف يسيئون بك الظن فلا يجوز إ ذ ا كان سبب فطره خفيا لا يجوز أ ن يفطر أ م ا م الناس اما اذا كان سبب ف ط ر ي ظاهرا واضحا فيجوز له ذلك ا ل ف ا ئ د التاسعه والاربعون يجب على من اراد الصوم ان يبيت ن ي ة الصيام من الليل كذلك كل صوم واجب يجب ان يبيت ا ل ن ي ة من الليل الصوم الواجب مثل ماذا يا ج م ا ع ة مثل صيام القضاء ومثل صيام النذر ومثل صيام ا ل ك ف ا ر ة ك ف ا ر ة قتل ا ل خ ط أ كفاره روطه في, في نهر رمضان ونحو ذلك طبعا ا ل ن ي ة هي عزم القلب على الفعل يعني ليس ا ل ر ط ه ان تقول نويت و أ ن ا ص و م غدا لا ا ل ن ي ة عزم القلب على الفعل والتلفظ بها بدعه لا يتلفظ ب ا ل ن ي ة إ ل ا فيما وردت مثل ذبح الهدي ونحوها أ م ا والاحرام أ م ا في التلفظ بها في الصوم و ا ل ص ل ا ة ونحوها فهذا م ن ه ي ي عنه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ح ا د ي ة والخمسون الذي يصوم في رمضان لا يحتاج الى ان يجدد ا ل ن ي ة كل يوم يعني انت اليوم صمت رمضان ما يحتاج بالليل تقول وانا انوي اني ا ص و م غدا ثم تقول بعد غدا وانا انوي اني ا ص و م اليوم اللي ب ع د ه لا يكفي انك تنوي اول يوم ثم تنتهي ويندرج على ما بعده من ايام الفائدة الثانية والخمسون إ ن س ا ن الضحى جاز ا ل س ا ع ة عشره دعت الضحى عشر وهو لم ي أ ك ل ولم يكره فقال ما دام ما بقي ع ل المغرب إ ل ا خمس ست ساعات ابى ص و م هل يجوز له ذلك نقل نعم يجوز له ذلك أ م ا في القضاء فلا يجوز له ذلك يعني ا ل مثلا لو أ ص ل ح ت يوم الايام سوال سال حاديه عشر الظهر فقلت أ ب ى ص و م ل أ ن علي يوم ق ض ا ء واعتبر هذا اليوم نقول ما يجوز لا بد أ ن ان تجمع ان ان تجمع على الصوم من الليل ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة والخمسون من لم يعلم بدخول رمضان إ ل ا بعد ط ر و ع الفجر وهو لم ي أ ك ل ولم يشرب هذا يختلف عن ا ل م س أ ل ت ي ن لقبل واحد ما أ ك ل ولا شرب وذهب يصلي الفجر لما صلى الفجر قال له الناس ترى اليوم رمضان وهو ما أ ك ل ولا شرب فقال الحمد لله ما دام اني ما اكلت ولا شرب اللهم إ ن ي صعب يعني نوى بقلبه في هذا الحال ه ل يجوز له ذلك لا لا بد أ ن يجمع ا ل ن ي ة و أ ن يعزم من الليل ما يجوز له أ ن يعزم بعد الفجر طبعا يجب عليه أ ن يمسك طوال اليوم ا ل ف ا ا ا ئ د ة ل خ م س ة والخمسون ا ل س ج ي ن والمحبوس الذي لا يدري عن رمضان احيانا بعض المسلمين قد يؤثرون عند جابرين نسال الله أ ن يوفق جميع أ س ر المسلمين قد يؤثر عند كفار بعض المسلمين و ن ا يدري هذا رمضان هذا شوال هذا اذا ص ع د ن ما يدري ماذا يفعل في هذا الحال في هذا الحال ينوي بي... يعمل ب غ ل ب ة الظن يعني غلب على ظنه ان هذا هو شهر رمضان ويصوم ثلاثين يوما ثم بعد ذلك بعدها شهرين ث ل ا ث ة ثمث سنتين اذا يسر الله تعالى له ان ان, أن يفك اسره في هذا الحال ينظر اذا كان ذاك الصيام ثلاثين يوم وقعت في رمضان الحقيقي الحمد لله كان بها اذا كانت وقعت في ش و ا ل فايضا كان بها ويعتبر صوم حقيقي لانه يعتبر قضاء اما اذا كانت وقعت قبل رمضان فانه يجب عليه ان يقضيه لانه صام قبل دخول الشهر عليه ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا د س ة والخمسون متى يبصر الصائم متى يبصر الصائم اذا غابت عليه الشمس اذا غاب قرص الشمس ا ل غ ا ب تاثر ا ا ئ م ولا عبره بالحمره التي تبقى بعد ع ي ا ب الشمس ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا ب ع ة والخمسون ا ل س ن ة نعدل ا ل إ ف ط ا ر كما تقدم وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي, لا يصلي المغرب حتى ي ف ث ر ولو على ش ر ب ة من ماء طيب اذا لم يجد الطائم شيئا ي ف ث ر عليه ماذا يفعل يمص اصبعه يمص ما بقي عليه مثلا من طعم لا هذا يفعله بعض الناس و ا ل أ ص ل أ ن ه لا يفعل إ ن م ا ا ل أ ص ل أ ن ان ينوي بقلبه أ ن ه أ ف ط ر إ ذ ا ما وجد ماء ولا رطبا ولا أ ي نوع من انواع الطعام يفطر عليه ففي هذا الحال ينوي الفطر بقلبه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا م ن ة والخمسون بعض الناس يفطر قبل المغرب الذي يفطر قبل المغرب لا يخلو من أ ح د حالتين ركزوا معي إ م ا أ ن يفطر شاكا في غروب الشمس واحد مثلا في البر ولا مع ا س ا ع ة ولا ي د ر ي متى يؤذن فينظر للشمس قال والله الظاهر انها غابت ان شاء الله غابت ان شاء الله واخذ الطعام و ع ك ل ثم تبين انها ما غابت ش ا ش ما ت أ ك د انها غابت ما الذي يلزمه ها يلزمه القضاء ونقول ص و م ك باطل هذا الشيء الشيء الثاني ان يلزم ان الشمس غربت ثم يتبين لها انها ما غربت نظر أنه نظر إ ل ى الشمس نظر إ ل ى الشمس نظر ثم نظر إ ل ى ساعه ف يعني ما يدري بالضبط كم المغرب لكن غلب على ظنه وخلاص غابت الشمس وانتظر قليلا حتى أ ظ ل م ت الدنيا ثم ب د أ ي أ ك ل ثم بعد قليل ف إ ذ ا الذي غيب الشمس غيوم وظهرت وظهرت الشمس من جديد لكنه اصفر جازما بغياب الشمس ف أ م س ك على طول عن الطعام والشراب هل يلزمه القضاء أ م لا ها ما يلزمه القضاء ل ح د ي ث أ س م ا ء أ ن ه ا قالت افطرنا في, في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ي أ م ر ن ا بالقضاء الفائده ا ل ت ا س ع ة والخمسون إ ذ ا طلا الفجر معلوم أ ن ه يجب على ا ل ص ا ئ م ا ل ا ك ا ف ه لكن هل يجوز له ان ي أ ك ل ويشرب أ ث ن ا ء سماع ا ل أ ذ ا ن هذا يختلف إ ذ ا كان المؤذن من المؤذنين الدقيقين ت ع ل م أ ن المؤذن ما ياذن على الوقت م ئ ة في ا ل م ئ ة ففي هذا الحال نقول الاصل انك تتوقف لان الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل ا ج ز ا ل خ ي ط ا ج ز ا ذ ا اذا تبين هذا معناه ان ما ي أ ذ ن الا اذا تبين الخيطان احدهم من الاخر على طول اذا في يدك ماء ت ن ه ي خلاص انتهينا اما انك ت أ ك ل وتشرب و ه ي أ ذ ن لا لكن اذا كان المؤذن تعرف ان ه يقدم شوي بعض المؤذنين يقدم دقيقه دقيقتين ف إ ذ ا كنت تعلم من مؤذنك ذلك فيجوز لك أ ن ت أ ك ل و أ ن تشرب إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل أ ذ ا ن لكن ينبغي أنك اول ة أنك أ و ما تسمع ا ل أ ذ ا ن عموما ا ش ت ي ا ط ا لدينك ينبغي أ ن ك أ و ل ما تسمع ا ل أ ذ ا ن أ ن تتوقف عن ا ل أ ك ل والشرب على طول ا ل ف ا ئ د ة الستون البلد الذي يستمر الليل والنهار شهرا وشهرين كيف يصومون أ و ل ا البلد الذي ي ك و ن فيه ليل ونهار خلال اربع وثلاث س ا ع ة يجب عليهم يصوموا يعني يا جماعه أ ن بعض البلدان يكون الليل ساعتين والنهار كم س ا ع ة طبيعي إ ذ ا كان الليل ساعتين كم يكون النهار اثنين وعشرين ساعه ها نعم يجب ما دام خلال اربع وعشرين س ا ع ة فيه ليل ونهار يجب عليهم أ ن يصوموا طيب لو كان يستمر الليل أ س ب و ع ا كاملا والنهار أ س ب و ع ا كاملا ماذا يفعلون ينظرون إ ل ى أ ق ر ب بلد فيه ليل ونهار ينظرون البلد اللي يبعد عنهم خمسين كيلو قالوا نحن مثلكم اسبوعين ما نشوف الشمس طيب اللي بعدكم قالوا نحن مثلكم أ ي ض ا ً اسبوع ن ص ف ما, ما نرى الشمس ذهبوا إ ل ى بعد خمسمائه كيلو فنظروا إ ل ى البلد اللي أ و ل بلد تطلع عليه الشمس قالوا والله نحن النهار عندنا اثنين وعشرين س ا ع ة إ ذ ن يلزمكم أ ن ت م أ ق ر ب بلد فيه ليل ونهار خلال اربعين س ا ع ة يلزمهم أ ن يفعلوا مثلهم الفائده الواحده والستون المفطرات وهي مفسدات الصوم يجب على من وقع في شيء منها أ ن يقضي المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إ ل ا ب أ ح د ث ل ا ث ة شروط ركز معي ا ل أ و ل أ ن يكون عالما غير جاهل يعني يا جماعه نفرض واحد ساكن في البر ولا يعرف من الدين إ ل ا أ ص ل ي أ ص و م ويعرف من الصيام ا ن ه يعني ما ت أ ك ل ولا تكرب ولا تقرب زوجتك الصيام هذا عنده ذاك اليوم أ ك ث ر من السحور ف أ ص ب ح أ ت ع ب فطرا ف أ د خ ل أ ص ب ع ه و ت ق ي أ متعمدا نحن نعلم أ ن القيئ متعمدا يبطل الصوم و لا لا يبطل الصوم ثم أ ت م صوم إ ل ى الليل قلنا لياقي ط ي ما يجوز قال والله يا أ خ ي ما أ د ر ي أ ن ا في البر ولا أ ع ر ف إ ل ا الغنم والابل والرعي ما أ د ر ي انا اظن ان الصوم ممنوع اكل شرب زوجه اما غير ما ادري عنه ففي هذا الحال هل يلزمه القضاء ام لا, لا لانه ل جاهل لكن لو جاءت واحد يدرس في ا ل ج ا م ع ة ودارس ا ب ت د ا ء ي متوسط ثاني ودارس م ا د ة الفقه ودارس ثم فعل هذا, هذا وتقيا بعدين قال يا اخي ما ادري ان القي يفسد الصوم يقبل منه لا ما يقبل منه لان انت يقبل الجهل بهذا انت عايش في البلد و قرات و د ر س و تحضر المحاضرات ح ض ر على خطب الجمع أ م ا غيره فيقبل منه مثل ذلك أ ن يكون عالما غير جهل ا ثانيا أ ن يكون ذاكرا غير ناس لو أ ك ل أ و شرب أ و نحن ذلك وهنا في م ع الشيء الثالث أ ن يكون مختارا غير مضطر ولا مكره أ ن يكون مختارا يعني لو إ ن س ا ن جاء مثلا ومسك عليها ا ل م ت د س وقال تشرب منها ل م ا ء تفطر لا أ خ ر ك ف أ ك ل أ و شرب اتقاءا للقتل هل ي ك ت ل ط و م ه ما ي ك ت ل ط و م ه ط و م ه في هذا الحال صحيح ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة والستونه و ا ل ر ا ب ع ة والستون من المفطرات ما هو في معنى الاكل والشرب الذي يغني عن ا ل أ ك ل والشرب مثل المغذي الذي ياخذه المرضى مثل ا ل إ ب ر التي تؤخذ في الوريد طبعا ا ل إ ب ر التي تؤخذ في الوريد أ ق س ا م منها ما يغني عن ا ل أ ك ل والشرب لو ت أ خ ذ ل ك ا ب ر ة خلاص ما يحتاج ت أ ك ل ولا تشرب يمكن ل م د ة ثمان س ت ر ساعات ثم ت أ خ ذ إ ب ر ة ث ا ن ي ة ما يحتاج ت أ ك ل ولا تشرب مثلها أ ي ض ا وهناك أ ن و ا ع من ا ل إ ب ر إ م ا م س ك ن ا ل أ ل م أ و تعمل تعادلات ل إ ن ز ي م ا ت الجسم مثل مثلا البنسلين والانسولين أ و إ ب ر ه التطعيم ونحو ذلك ف ا ل إ ب ر التي تغني عن ا ل أ ك ل والشرب هذه ت ب س د الصوم ولا لا تفسد اما ا ل إ ب ر التي لا, لا تغني عن ا ل أ ك ل والشرب ف إ ن ه ا لا تفسد الصوم مثل ا ل إ ن س و ل ي ن ونحوه ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة والستون غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم ل ت م ف ي ة ثم رجوعه م ر ة أ خ ر ى مع إ ض ا ف ة مواد ك ي م ي ا ئ ي ة و غ ذ ا ئ ي ة كالسكريات و ا ل أ م ل ا ح و إ ض ا ف ة غيرها إ ل ى الدم هل هذا يفطر واحد ع ن د ه غسيل كلا يا ج م ا ع ة ل م د ة أ ر ب ع ساعات إ ن ه ا غ ص ا ي م هل يفطر و ا لنا؟ نعم ل أ ن ه م يضيفون إ ل ى الدم أ ش ي ا ء وهو يفطر كذلك الحقن ا ل ش ر ق ي ة و ق ط ر ة العين و ا ل أ م ف وقلع السن ومداوات الجرح كل ذلك لا يفطر بخاخ الربو أ ي ض ا لا يفطر ل أ ن ه غاز مضغوط هل هو يذهب إ ل ى ا ل م ع د ة أ م إ ل ى أ ي ن يذهب يذهب إ ل ى الرئتين فلا يفطر ت ح ب الدم للتحليل لا يفطر إ ل ا إ ذ ا كان كثيرا أ م ا القليل مثل ا ل نصف ا ل ز ج ا ج ة التي في حجم الاصبع او ث ل ا ث ة ارباعها و نحو ذلك فهذا لا يفطر من ح ش ى سنه ب ح ش و ة ط ب ي ة فوجد طعمها في حلقه لكنه ما دخل شيء لكن وجد طعمها هل يفطر ام لا لا يفطر ايضا هناك امور ت أ س ر د ه ا عليكم ت ر د ا ليست من المفطرات غسول الاذن ق ط ر ة ا ل ا م ف الا اذا كانت ك ث ي ر ة جدا بحيث ان يمنعها بخاخ ا ل ا م ف اذا اجتنبت ل ا ع ما ينفذ الى الحلق الاقراص ا ل ع ل ا ج ي ة بعض الناس يضع تحت اللسان اقراص تعالج ا ل ذ ب ح ة ا ل ص د ر ي ة هذه ما تفطر الا اذا ب ت ل ع شيئا من طعمها حفر السن او قلع الضرس تنظيف الاسنان ب ا ل س و ا ك او ا ل ف ر ش ة لا يفطر ا ل م ض م ض ة ا ل غ ر غ ر ة ب خ ة العلاج الموضعي للفم لا يفطر ا ل غاز ا ل ا ك س ج ي ن لا يفطر غازات التخدير البنك ما يدخل الجسم من دهونات ومراهم ولصقات ع ل ا ج ي ة ج ل د ي ة حتى لو كانت اللصقه عليها مواد ك ي م ي ا ئ ي ة لا تفطر ان ا ل ق ف ط ر ة وهي انبوب دقيق يدخل في الشرايين اما لتصوير او علاج ا و ع ي ة القلب لا يفطر ادخال منظار من خلال ج د ا ر في البطن لفحص الاحشاء او اجراء ع م ل ي ة لا يفطر منظار ا ل م ع د ة اذا لم يصاحبه ادخال سوائل احيانا منظار المعده يدخلون مع السوائل اما اذا لم يدخلوا سوائل فانه لا يفطر ايضا ا ل ف ا ئ د ة الحادي و ا ل و ا ح د ة والسبعون من أ ك ل أ و شرب متعمدا في نهار رمضان فسد قومه أ م ا من أ ك ل وشرب نافيا فلا يفسد قومه لقوله صلى الله عليه وسلم من إ ذ ا نسى ف أ ك ل أ و شرب فليتم قومه ف إ ن م ا أ ط ع م ه الله وسخاء ا ل ف ا ئ د ة طيب هنا م س أ ل ة لو رايت أ ح د ا ي أ ك ل ويشرب في نهار رمضان نافيا أ خ و ك استيقظ الساعه عشر وجاء إ ل ى المطبخ و أ خ ذ سندويش و ب د أ ي أ ك ل يظن ليس من رمضان هل يجب عليك أ ن تذكر ه أ م لا أ م تقول يا أ خ ي خلا الله يطعمه و يسقيه يجب عليك أ ن تذكره وجوبا لعموم ا ل قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون ع د د ه م العدوان هذا في ظاهره أ ن ه م خ ا ل ف ة أ ن ت ما تدري ما الذي ي باطنه في ظاهره أ ن ه م خ ا ل ف ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ي من ر أ ى منكم منكرا قد تقول لي هذا ليس منكرا أ ق و ل في ظاهره أ ن ه منكر بظاهره انه منكر بطرف النظر عن الاثم او عدم الاثم ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة والسبعون من وجب عليه الصيام فافطر بالوطء في نهار رمضان عاملا مختارا فقد افسد صومه الذي ي ط ع في نهار رمضان وهو ليس مسافرا وليس معذورا يعني, يعني اقصد معذور افطر بسبب مرض أ و نحو ذلك يعني واجب عليه الصوم و في داخل البلد و ليس مسافرا ولا غيره و مع ذلك وطا يعني وطا زوجته يلزم ع د ة أ م و ر أ و ل ا ا ل ت و ب ة من ا ل ز ن ب الذي فعله ثانيا إ ت م ا م قيام هذا اليوم ما يقول ما دام ان اليوم فسد ب أ ك ل واقرب لا ثالثا عليه أ ن يقضي هذا اليوم رابعا عليه ا ل ك ف ا ر ة ا ل م غ ل ب ة ا ل ك ف ا ر ة ا ل م غ ل ب ة هي التي أ قال ب ل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال وما ل ك ما أ ه ل ك ك قال وقعت على ا م ر أ ت ي و أ ن ا صائم فذكر انه ا ل ك ف ا ر قال هل تجد ر ق ب ة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أ ن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام ستين م س ت ي ن ا قال لا حديث رواه البخاري إ ذ ن يجب أ ن ي ر ت ق ر ق ب ة إ ذ ا لم يستطع ماذا يفعل صيام شهر متتابعين ما استطاع ماذا يفعل اطعم ا ستينا مسكينا قال ما أ س ت ط ي ع اطعم ا ستينا مسكينا ما هو الحل تسقط عنه ا ل ك ف ا ر ة طيب الجهل بهذا يعني واحد ج ا ء ع قال يا أ خ ي أ ن ا أ د ر ي ان الوطن محرم و أ ن ه مقصد للصيام بس ما دريت ان عليه ك ف ا ر ة و إ ع ت ا د ضنيته مثل ا ل أ ك ل والشرب ت ق ض ي وتب واستغفر ما, ما كنت أ د ر ي يا أ خ ي انه يجب عليه يصوم شهرين ويجب يعني جاهل ب ك ف ا ر ة هل تلزمه ا ل ك ف ا ر ة أ م لا نعم تلزمه ا ل ك ف ا ر ة تلزمه ما دام من يدري ا ل ن ح ا ر تلزمه ا ل ك ف ا ر ة مثلها ل ر ج ل الرجل كان جاهلا يقال يا رسول الله ما يدري ا ي الحل حتى أ خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ا ل ف ا ئ د ة ا ل س ا د س ة والسبعون من وطا في أ ي ا م من رمضان نهارا يعني م ث ل ا وطا في اليوم ا ل أ و ل ثم وطا في نفس رمضان في اليوم الثالث ثم وطا في اليوم الخامس هل عليه ك ف ا ر ة و ا ح د ة أ م كفارات بعدد الوطاء العلماء لهم في ذلك أ ق و ا ل ولجلس ا دائما ل ل س ا ء افتوا ب أ ن عليه كفارات بعدد ا ل أ ي ا م التي و ط أ فيها وقيل لا تلزمه إ ل ا كفاره و ا ح د ة ما دام أ ن ا ل و ط أ وقع في رمضان واحد طيب لو أ ن إ ن س ا ن ا أ ر ا د أ ن يقع واحد أ ر ا د أ ن يقع ففكر قال الان لو و ط أ ت أ ن ا صائم سوف يلزمني كفاره وشغله ط و ي ل ة تدري أ ع ط و ن ي كاس ماء و أ خ ذ ماء وشرب متعمدا وقال ا ل آ ن أ ص ب ح ت مفطرا ثم وقع هل يلزمه الكفاره و ل لا خيلا يعني قال يا اخي انا ما وقعت انا ط ا م وقعت انا مفطر صح علي ذنب اني افطرت بالماء لكن ما علي الكفاره نقول بل انت اشد اثما لانك ن ت ح ت ا ل على رب العالمين والذي جعلك تشرب الماء هو انك تتقوى ايضا على مثل هذا الفعل من الوطن فيلزمه على الصحيح ا ل ك ف ا ر ة طبعا م ق ا ر ب ة الصائم لزوجته ومخالطتها وتكرار النظر إ ل ي ه ا جائز لكنه إ ذ ا كان يخشى على نفسه ف إ ن ه يجب على الصائم أ ن يبتعد عنها كما قالت ع ا ئ ش ة كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم يعني يقربها ونحو ذلك قالت لكنه كان أ م ل ك ك م ل إ ر ب ه يعني ما كان ل أ ر ب ه لارب يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفضي به ذلك الى ما بعده من انزال او وطن او نحوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ب ن ع ز ي ز الصحيح ان الله عز وجل قال الصيام لي ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته الاصل ا ل ن ص ا م يدع شهوته حتى يعني التقبيل ونحوه الاصل حتى التقبيل ونحوه والاصل ان يبتعد عنه ا ل م س أ ل ة التي بعد هذا اذا اصبح وهو جنب تفرض أ ن رجلا ً وطئ زوجته بالليل ثم نام و أ ب د ل عليه الفجر وهو جنب ففي هذا الحال هل يصح صومه أ م لا نعم إ ذ ا أ ص ب ح وهو جنب صومه صحيح طيب لو احترم وهو نائم في نهار رمضان واحترم قومه صحيح أ م ا من ا س ت م ن ى في نهار رمضان تعمد إ خ ر ا ج المني بفعل ش ه و ب منه إ م ا بتكرار النظر أ و بالعبث بنفسه فان قومه يفقدوه بذلك وهو مرتكب ليتم الفائده التي بعدها القيء أيها الإخوة يعتبر من المفطرات لكن القيء له اربع حالات الحاله الاولى ان يغلبه القيء انسان جالس الضحى وغلبه القيء اصلا عنه تخيل هل يفقد قومها ام لا ما يفقد قومه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زرعه ا ل ق ي فلا قضاء عليه ومن اتقاء عن ذنب فل يقضي رواه الترمذي هذه ز ا ر عن القيء م عن ا ل ق ر ا ء لكن لو استقع عمدا ادخل اصبعه و ب د أ يعدد ب ح ل ق ة لحد ما تقيا ما الذي يلزمه هذا ستد القوم ويلزمه القضاء ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة لو تجشى واحد كسخر س ح و ر وذهب يصلي اصطراج البجر تجش ف خ ر ج منه قيء يسير ثم ما استطع يخرجه بلعه غصبا عنه في هذا الحال هل يفقد صومه أ م لا في هذا الحال لا يفقد صومه صومه طيب لكن إ ذ ا تعمد اذا تعمد بنفسه أ ن ان ي ب ن ع ه يعني ا س ت ح ى أ ن يخرجه ونحو ذلك فتعمد أ ن ي ب ن ع ه فان صومه بذلك يفقد طيب يا ج م ا ع ة لو لو انه ه ا ج ت عليه معدته وهي ا ل م ث ا ل الرابعه ه ا ج ت عليه معدته فطلبه ا ل ق ي هل يجب عليه أ ن يمسكه ويمنعه ها لا ما دام غلب بنفسه ف إ ن ه يخرج منه ولا عليه ذ ل ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث والثمانون ما علق بين ما علق بين اسنان ا ل ص ا ئ م نفرض مثلا أ ن ا ل ص ا ئ م إ م ا مثلا تسحر أ و نحو ذلك ثم علق بين أ س ن ا ن ه شيء في هذا الحال هذا له ثلاث أ ح و ا ل أ ي ض ا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ م ا أ ن يبتلع ما علق بين أ س ن ا ن ه بغير قصه نفرض مثلا أ ن ه عبث بلسانه فجاء مثلا الطعام على, يعني على لسانه وبلاء غ ي ر ق ص ما حكم ط و م ه ط و م الصحيح الثاني أ ن يكون قليلا يعني مثلا شرب عصيره طالع يصلي ا ن ف ج ر وفي أ ث ن ا ء الصلاه واجد طعم العصير مع لعابه ولا يستطيع أ ن ه يخرجه عن اللعاب فصار يبنى عادي يعني مع اللعاب أ ص ل ا ما يقدر يميزه في هذا الحال ما حكم فعله ف ع ل ه ما عليه شيء هو صومه صحيح ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يكون كثيرا يعني مثلا حرك مثلا من في أ س ل ا م ه ت د و ي ر وخرج منها طعام وبلعه متعمدا هذا ي س د صومه بهذا المساله الرابعه والثمانون من أ ص ا ب ه رعاه ما حكم صومه, ما حكم صومه صحيح ص و م ا جاهز ما عليه شيء صومه رعاه الدم الذي يخرج من ا ل أ م ا ل م س أ ل ه ا ل خ ا م س ة والثمانون ا ل أ ش ي ا ء التي تخرج من الجسم وتصل إ ل ى الفم نوعان ا ل ن خ ا م ة وهي المخاط النازل من ا ل ر أ س و ا ل ن خ ا ع ة وهو البلغم الصاعد من البطن إ م ا بسبب السعال او التنحنح هذه لها ح ا ل ة لبعض الناس ي س أ ل يقول يا اخي اذا كحيت وخرج مني بلغم يجوز أ ب ل ع أ م لا هذه لها ح ا ل ة إ ذ ا كانت لا تزال في ح ل ق ة فيجوز له أ ن يبلعها لمشقه إ خ ر ا ج ه ا ولعموم البلوى بها فصاحب و م ه أ م ا إ ذ ا كان ك ح ة ثم وصلت إ ل ى لسانه ففي هذا الحال هل يجوز له أ ن يبلعها لو ب ل ع ه ا ل فتد صومه بذلك ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة والثمانون من أ ح ك احكام م السيام من أ السواك للصائم السواك م س ن ة للصائم في جميع النهار و إ ن كان رطبا إ ذ ا استاكى الصائم فوجد طعم السواك في فمه فلا يجوز له ان يبلعه بل يجب عليه ان يخرجه وكذلك لو خرج شيء من سعرات السواك لا يجوز ان يجعلها تفضي الى داخل فمه ما يعرض ل ل ص ا ئ م من جروح نفرض ان الطائم يلعب ك ر ة مثلا او يمشي في الشارع فاصابه جرح في رجله وخرج دم كثير هل ي ف ت د صومه بذلك ها لا ما يقصد ل أ ن ه بغير فعله بغير اختياره لكن لو أ ن ه ذهب إ ل ى المستشفى وتبرع بدمه يقصد ص و م ل أ ن ه الذي تعمده اخراجه ما حكم شم الطيب للصائم طيب سواء البخاخ أ و دهن العود ونحوه جاز ما ع ل ي ش اي لكن البخور البخور يجوز أ ن يوضع في المسجد يعني مثلا البخور وضع في المسجد يجوز لكن أ ن ي أ خ ذ ه الصائم يستنشق هكذا حتى تدخل الجزيئات الى داخل جوفه لا هذا قد ي ب س د عليه صومه أ م ا تبخير ا ل ن س ج د تبخير البيت في الظهر العصر في وقت الصوم هذا لا يؤثر على الصوم على الصحيح التدخين هل هو من المفطرات نعم من المفطرات ومن المحرمات سواء كان في رمضان أ و في غير رمضان ا ل ا ن ج م ا س في الماء لو انسان ص ا م وانغمس في ماء بارز ي ف س د صومه لا ما في بس أ ان يفعل لو ت م ض م ط بماء بارد ا ن ق م س في ماء بارد رطب في هذا اي شيء يفعلها الصائم لتخفيف ا ل ش د ة الصيام عنه فهذا لا يؤثر على صومه على الصحيح طيب لو انه يا ج م ا ع ة فعل شيئا من المفطرات ظ ا ن ا بقاء الليل وعدم ا ذ ا م الفجر قبل قليل ذكرنا لكم اذا ظن غياب الشمس الان واحد ما ترى ان ازل الفجر انا اعطيكم مثالا نفرض يا ج م ا ع ة أ ن إ ن س ا ن ا مثلا ا ل س ا ع ة الاخره نص س ا ع ة دائما ي أ ذ ن ا ل س ا ع ة أ ر ب ع استيقظ من النوم نظر إ ل ى ساعته ساعته الاخره نص س ا ع ة ا ل س ا ع ة في ا ل ح ق ي ق ة أ ر ب ع لكن ساعته وجدها كم ثلاثه نص قال الحمد لله بقي نص س ا ع ة على أ ذ ا ن الفجر وهم أ ذ ن ومنتهي ا لكن ما يدري فتح ا ل ل ا ج ه وبدا ي أ ك ل ويشرب ا ل ح م د لله ان استيقظ قبل لا ي أ ذ ن الحمد لله من بقي معنا ق ر ا ب ة العشرين فائده ح م ل و ن و لننتهي هذا طلب العلم لا بد من ت ن ي الركب في م ج ا ل العلم حتى نتعلم بقي معنا عشرين عشرون ف ا ئ د ة تحملوها معنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة والتسعون حسب الترقيم الذي بين يدي بي. ا ل ف ت ا ة التي بلغت فخجلت واستمرت تسخر يعني بلغت عمرها احدى ش و ه ي م ا تصوم استحب أ ن تصوم ويعلم أ ه ل ه ا أ ن ه ا آه قد, آه قد بلغت و استمرت ت أ ك ل و تشرب يجب عليها أ و ل ا ا ل و ب ه انها وقعت م ع ص ي ي اموالك كيف تاكلين وتشربين ثانيا يجب عليها قضاء ما فات يجب عليها ان تقضي ما فاتها بعض النساء مثلا ت س أ ل وعمرها سبع عشر س ن ة تقول يا شيخ أ ن ا بلغت عمري احدى عشر س ن ة وما صمت وعمري احدى ع ش ر ولا صمت عمري اثنى ع ش ر ما صمت إ ل ا وعمري ثلاثه عشر ما أ د ر ي كم يوم عليك اضاءه ي سته ايام أ م ع ش ر ة أ ي ا م ما أ د ر ي ماذا تفعل تعمل ب ا ل أ ح و ط نقول ما تدري س ت ة أ و ع ش ر ة اعتبريها ع ش ر ة خمس س ع ش ر أ م عشرون اعتبريها ا ع ت ب ر ي ه ن ه ا عشرون يوما ت أ خ ذ ب ا ل أ ح و ط على ا ل أ ك ث ر طبعا ا ل ز و ج ة لا يجوز لها ان تصوم في غير رمضان إ ل ا ب إ ذ ن زوجها إ ل ا إ ذ ا علمت أ ن زوجها يرضى فما عليها به أ م ا في رمضان ف تصوم بغير إ ذ ن ه وكذلك في القضاء ا ل أ و ل ى أ ن ه ا ت س ت أ ذ ن منه تقول يا فلان ترى غدا بصوم أ و لماذا لا تصوم معي غدا أ ي أ س ل و ب تخبر بذلك لكن يجب عليها أ ن تصوم القضاء حتى لو قال لا ما تصومين طيب انتهى جوال انتهى, انتهى محرم وصل شعبان و أ ن ا ما صمت و القضاء وكل ه و يوم يقول لا لا ت ص و م القضاء يجب عليها أ ن تصوم بغير إ ذ ن ه ما دام أ ن ه ا وصلت إ ل ى م ر ح ل ة الصيام الواجب الحائض إ ذ ا ر أ ت ع ل ا م ة الطهر إ ذ ا ر أ ت مثلا افرز من هي أ ذ ن الفجر ا ل س ا ع ة ا ر ب ع رات ع ل ا م ة الطهر ا ل س ا ع ة اربعه الى ربع هل يجب عليها الصيام أ م لا نعم يجب عليها الصيام طيب لو الحاضر يا جماعه طهرت ا ل س ا ع ة اربعه الى عشر دقائق لكن م ش غ و ل ة بالسحور ب أ و ل ا د ه ا وكذا أ ذ ن عليها الفجر وهي ما ا ق ت س ل ت من الحي ن هل يجوز لها الصم و نعم يجوز لها الصم و مثل الجنب و لو أ ذ ن عليه الفجر وهو جرس يجوز لها الحيض و وتغتسل بعد الفجر لكن لا بد أ ن تبكر بالغسل قدر المستطاع حتى تصلي الفجر ا ل م س أ ل ة التي بعدها هل يجوز للحائض أ ن تستعمل حبوب منع الحيض الجواب أ ن ه ا ل أ ف ض ل للحائض أ ن تبقى على طبيعتها ولا تمنع الدم وعموما قد ت ب ت ب ا ل ضرر هذه الموانع لكن لو أ ن ا م ر أ ة خالفت وقالت أ ن ا س أ ت ع ا ط الحبوب لمنع الحيض وتعاطى الحبوب وفعلا ما أ ص ا ب ه ا الحيض دائما الحيض ي أ ت ي ه ا في ع ش ر ة من الشهر وينتهي السبعه عشر في ذلك الشهر في رمضان أ ك ل ت حبوب منع الحيض فتنتحر من ع ش ر ة إ ل ى سبعه عشر اصابتها هل صومها صحيح ها؟ نعم صومها صحيح وليس عليها في هذا الحلقه ا دم ا ل ا س ت ح ا ض ة لا يؤثر في ص ح ة الصوم الحامل إ ذ ا أ س ق ط ت أ ب ر ز منها أ س ق ط ت في تاريخ اثنين أ و ث ل ا ث ة رمضان هل تواصل ا ل ط و م أ م تقطع ا ل ط و م يعني هل تعتبر الدم الذي نزل بعد ا ل إ س ق ا ر نفاذ أ م تعتبره دم ا س ت ح ا ض ة دم فساد ونزيل هذا فيه حالتان ذكرناهما لما تكلمنا في درس الحيض تذكرون متى يا ج م ا ع ة إ ذ ا أ س ق ط ت ا ل م ر أ ة متى نعتبر الدم دم نفاذ أ ح س ن إ ذ ا تشكل ا ل ج م ي ن إ ذ ا صار الجنين متشكلا وواضح عليه يد ر أ س رجلين أ ص ا ب ع إ ذ ا كان متشكلا ف ي ه ذ ا الحال وعموما التخلق والتشكل ي ب د أ بعد إ ك م ا ل ثمانين يوما يعني كم شهر شهرين وعشرين يوم ش ه ر ي ن وعشرين يوم ي ب د أ التخلق فإذا ف إ ذ ا كان متخلقا فالدم الذي ينزل اعتبر د م نفاق اما إ ذ ا كان م ر ع الشهر وشهر ونصف واسقطت وخرج الجنين ق ط ع ة لحم م ض غ ة ففي هذا الحال ف يعتبر الدم الذي ينزل دم فساد دم نزيف ولا يمنع الصوم ليس حيضا ولا ن ف ا س ا حتى لو الدم ينزل منها مثل م س ت ح ا ض ة يجب عليها ان ت ص و م و ي ع ت ب ر و صومها صحيحا من احكام ا ل ن ف ث ة في ا ل ف ا ئ د ة رقم 104 ه ا ذ ا طهرت النفث قبل الاربعين فمعروف ان النفاس في الغالب كم يوم هو اربعون يوما نفرض أ ن ه ا طهرت في سبع وعشرين يوم طهرت خلاص هل يجوز لها أ ن تصوم نعم يجب عليها أن تصوم يجب ي ع ل ه ان أ تصوم طيب لو صامت ثلاثه اربع أ ي ا م لما جاء تاريخ خمس وثلاثون يوما اصابها دم مره اخرى هل تعتبره نفاس أ م ماذا نعم تعتبره نفاس ما د م قبل ا ل أ ر ب ع ي ن و يجب عليها أ ن ت ف ر أ فيه ا ل ف ا ئ د ة المئه ن و خ م س ة المرضع إ ذ ا صامت بالنهار نفرض أ ن م ر أ ة ترضع و معلوم أ ن ا ل م ر أ ة التي ترضع في غالب ا ل أ ح ي ا ن أ ن ه ا لا تحيه أ ف ر ض أ ن ه ا ر أ ت دما في الليل فقالت أ ن ا ما أ د ر ي الدم هذا نزل مني في النهار أ م في الليل فماذا تفعل و كذلك ا ل م ر أ ة عموما إ ذ ا ر أ ت الدم بالليل ف إ ن ه ا لا تعتبره من النهار و تعتبر إ ن شاء الله صوم صحيح تعتبر أ ن ص و م ه ا صحيح طبعا الحامل والمرضع يجوز لهما ل إ ف ط ا ر لقوله صلى الله عليه وسلم في امراه ا ل ت ر م د ي وهو حديث حسن إ ن الله وضع عن المسافر الصوم و ش ط ر ا ل ص ل ا ة وعن الحامل والمرضع الصوم ا ل م ر أ ة التي يجب عليها الصوم نفرض أ ن ا م ر أ ة في ش و ا ل تقضي يوما من رمضان وطئها زوجها هل يفسد صومها نعم طيب إ ذ ا كانت ر ا ض ي ة طبعا اما اذا كانت مكرها فبعض العلم يقول ما ي ق ت ب طيب لو ان ا ل م ر أ ة في نهار رمضان وطئها زوجها وهي ر ا ض ي ة هل يلزمها ك ف ا ر كما يلزمه نعم يلزمها على الصحيح ك ف ا ر كما يلزمه طيب لو ان رجلا يقضي في نهار يقضي في شوال يقضي يوما من رمضان يقضي في شوال يوما من ايام رمضان ووطئ في هذا اليوم وقضى ه هل يلزمنا الكفاره المغلظه اعتاق ر ق ض ه صيام شهرين طعام ستين مسكينا لا ما يلزمنا ما يلزمنا الا إ ذ ا كان وطئ في نهايه رمضان أ م ا إ ذ ا كان فيما بعد رمضان ف إ ن ه ياسم ل أ ن ه يجب عليه ان يصوم لكنه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه الكفاره ا ل م غ ل ظ ة الذي يدخل عليه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق ما الذي يجب عليه بعد رمضان هذا طبعا يجب عليه ا ل ت و ب ة ل أ ن فرق ّ ويجب عليه القضاء ويجب عليه أ ن يطعم عن كل يوم مسكينا على قول و بعض اهل العلم يقول ما يجب عليه ل ل ق ض ا ء طيب من نوى الصيام في أ ث ن ا ء النهار لو أنت ا ل س ا ع ة مثلا ا 1 د الضحى ما أ ك ل ت ولا ترد فقلت خلاص أ ن ا صام إ ل ى الليل يوم اثنين أ و يوم خميس يصح كل ما يصح يصح طيب هل يصدق ا ل أ ج ر من ا ل س ا ع ة 11؟ أ م ي ك ت ب لك ا ل أ ج ر من الفجر、ها. الغالب انها من ا ل س ا ع ة 11 وذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى ف ا ل ا ص ل ان ي ب د أ من وقت النيه طيب طبعا هنا مساء حول فرض الصيام وكيف ف ر ض لكنها نتركها لاجل الاختصار أ ي ض ا متى فرض الصيام هنا مساء تتعلق بصيام يوم الشهر يوم السبت ايها ا ل إ خ و ة يوافق أ ي يوم ها يوم تسع وعشرين شعبان ثلاثين شعبان يعني لما ي أ ت ي يوم تسع وعشرين شعبان نصبح نحن ما ندري هل غدا هو ثلاثين شعبان أ م هو واحد رمضان فماذا نفعل بالليل يوم تسع وعشرين شعبان ه ذ ا نفعل بالليل نحن ننظر إ ل ى الهلال صح اذا ر أ ي ن ا الهلال يصبح عندنا يقين أ ن غدا ما هو واحد رمضان طيب لو كانت السماء ص ح و جدا ونرى النجوم ب أ ع ي ن ن ا ولم نرى الهلال يصبح عندنا يقين أ ن غدا ما هو ثلاثين شعبان طيب لو خرجنا ننظر إ ل ى الهلال لكن غيوم وغبار ما نرى لا نجوما ولا قمرا ولا شيء أ ب د ا ف أ ص ب ح غدا ما ندري يمكن الهلال طلع لكن بسبب الغيوم والغبار ما ر أ ي ن ا ه ويمكن أ ن ه ما طلع ففي هذا الحال ماذا نفعل غدا غدا يسمى يوم الشك يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيامه بل قال في الحديث الصريح قال ف إ ن غم عليكم ا ش م ع ن ا إ ذ ا غم عليكم أ ص ا ب ك م غمام أ ص ا ب ه غمام دونكم غم عليكم ف أ ك م ل و ا ع د ة ش ع ب ا ن ثلاثين يوما وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أ ن ي ص و م يوم الشك إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة ما هي、ها. اذا وافق ع ا د ة و ا ح د يصوم كل اثنين كل اثنين وافق يوم الشك يوم اثنين فصامه ل أ ج ل أ ن ه يوم اثنين ما صامه ل أ ج ل أ ن ه يوم الشك هل هذا يفرح نعم وكذلك لو أ ن إ ن س ا ن ا عليه قضاء وضاق عليه الوقت ولا بقي إ ل ا يوم الشك يصوم قضاء ا عبر م ض ا ن الماضي يصح نعم في هذا الحال يصح له ذلك طيب ما حكم التتابع في صيام القضاء واحد عليه خ م س ة أ ي ا م قضاء من رمضان هل يلزمه التتابع في صيامها ا ل أ ف ض ل له أ ن يتابع من باب أ ن ه مشابهه لصيام رمضان و ل أ ج ل أ ن ي س ت ط عن ع نفسه عن ذمته ذلك لكن لو لم يتابع ما عليه ب ل ك هل يجوز أ ن يصوم تطوعا قبل القضاء ه ذ ا ا ل ف ا ئ د رقم م ئ ة واربع وعشرون هل يجوز أ ن يصوم تطوعا ً قبل أ ن يقضي و ا ح د عليه قضاء عشره أ ي ا م رمضان يريد يصوم يوم عرفه يريد يصوم يوم ع ش و ر ا ء يصوم النبي يوم الخميس يجوز العلماء لهم في ذ ل ك كلام طويل و الصحيح أ ن ذلك جائز اذا لم ي ض ط عليه الوقت يعني يفرض أ ن عليه قضاء عشره أ ي ا م و جاء تاريخ مثلا ً العشرون من شعبان و هما بعد صام القضاء لعشره أ ي ا م ثم قال سوف أ ص و م يوم الاثنين الجاي نافله لله يجوز نقول يا أ خ ي ما بقي إ ل ا ع ش ر أ ي ا م على رمضان استقرا ل ل ه و ص و م القضاء اللي عليك لكن لو كان بقي احدى عشر شهر على رمضان وقال س أ ص و م ع ر ف ة ن ا ف ل ة و س أ ص و م ع ا ش ر ا ء ن ا ف ل ة ونقول ما عليك بعد وين كان ا ل أ و ل ى ان يقضي ما عليه نمر معكم ايها ل ح ب ه مرورا سريعا على عجل على أ ح ك ا م ط ل ا ه ا ل ت ر ا و ي ش ا ل ف ا ئ د ة ا ل م ي ة و خ م س ة وعشرون طبعا ليالي رمضان هي أ ف ض ل ليال العام و أ ف ض ل ليالي رمضان متى العشر ا ل أ و ا خ ر ومن قام رمضان إ ي م ا ن ا كونوا حيين معي حتى ننتهي السرعه ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليله القدر يقول فيها صلى الله عليه وسلم من قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب ل ي ل ة القدر اي ل ي ل ة من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر ا ل أ و ا خ ر إ ذ ن ا ل آ خ ر ه قرب لنا أ ن ه ا في العشر ا ل أ و ا خ ر و ج ا ء في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى أ ن ه ا تكون في الوتر في ليال الوتر ليال الوتر اللي هي ا ل أ ع د ا د ا ل ف ر د ي ة ل ي ل ة واحد وعشرين طيب ل ي ل ة واحد وعشرين كيف نعرفها يعني هي مساء يوم مساء يوم العشرين غدا تكون, تكون واحد وعشرين زي نحن اليوم كم التاريخ اثنين وعشرين شعبان إ ذ ن ا ل ل ي ل ة هذه التي نحن فيها ليله ثلاثه وعشرين هكذا تحسب ليله واحد وعشرين ليله ثلاثه وعشرين خمسه وعشرين ي م سبعه وعشرين تسعه ا ل وعشرين ل أ م ا ا ل م المأموم أ م و م بعض ا ل م أ م و م ي ن يمسك المصحف و ي ب د أ يتبع مع ا ل إ م ا م إ ذ ا كان ا ل إ م ا م قال لك امسك المصحف مثل ا ل إ م ا م قد يكون حافظا أ و ي خ ش ان يخطئ ف ي أ م ر واحده وراءه يمسك المصحف حتى يفتح عليه اذا اخطا أ م ا أ ن ثلاثه ا ر ب ع ة أ و ع ش ر ة من ا ل م أ م و م ي ن كل واحد المصحفه ويقول حتى أ خ ش ى نقول لا أ و ل ا امساك المصحف يضيع عليك س ن ة وضع اليدين على الصدر ويضيع عليك س ن ة النظر إ ل ى موضع ا ل ت ج و د ويجعل الكثير ا ل ح ر ك ة في ا ل ص ل ا ة ف ا ل أ ص ل أ ن ك تعود نفسك أ ن ك تخشى من غير أ ن تحمل المصحب طيب إ م ا م يصلي ص ل ا ة التراويح فلما صلى ركعتين قام إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة س ا ه ي ا ما الذي يلزمه يلزمه أ ن يرجع يرجع ويتم ركعتين ل ق و ل ي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى كما عند النساء وغيره أ م ا لو تعمد أ ن يصلي أ ر ب ع ا قاصدا فيصح أ م ا إ ذ ا قام ساهيا لا يقول م دام قمت ف ك م ل ه ا أ ر ب ع نقول لا قمت ساهيا أ ر ج ع حتى تصليها ركعتين ويسدد السهو من ص ل التراويح مع ا ل ج م ا ع ة ه ذ ه م س أ ل ة م ه م ة ي س أ ل عنها أ ق و ا م كثيرون ا ل آ ن يا جماعه واحد ص ل التراويح مع ا ل ج م ا ع ة وهو يريد أ ن يتهجد في آ خ ر الليل يريد أ ن يقوم ليصلي في آ خ ر الليل ماذا يفعل إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م يقوم ي أ ت ي بركعه يعني ا ل إ م ا م ا ل آ ن سيصلي ص ل ا ة الوتر وينتهي صاحبنا هل يسلم مع ا ل إ م ا م الوتر لو سلم معه قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آ خ ر صلاتكم بالليل ويترا بعض أ ه ل العلم يقول إ ن ه لا يسلم مع ا ل إ م ا م بل يقوم و ي أ ت ي ب ر ك ع ة حتى يعتبر ما بعد أ و ت ر ثم يصلي بالليل ما شاء الله ثم بعد ذلك ي و ت ر في الليل و بعض مشايخنا سمعت شيخا ا ل ع ل ا م ة الشيخ عبد الرحمن براش يقول إ ن الذي يسلم ا ل إ م ا م فيقوم ل ي أ ت ي ب ر ك ع ة ك أ ن ه يقول يا ناس ترى أ ن ا ما شاء الله عليه اقوم اتهجد ا جاب عنكم فيقول يخشى على نيته ف ا ل أ و ل ى أ ن يسلم معه ثم إ ذ ا جاء اخر الليل يصلي ركعتين, ركعتين كما شاء لكن لا ي و ت ر م ر ة أ خ ر ى و يقول إ ن ه بذلك لا يعتبر خالق الحديث ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لا وسران في ل ي ل ة وهذا ما اوسر الا و ح د ة وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آ خ ر صلاتكم بالليل وسرا هذا مبني على ا ل س ن ي ة لا على الوجوب والذي يظهر الله اعلم ان هذا أ و ل ى حتى ما يظهر ولا يعجب بنفسه الناس كلهم جالسون وهو ل و ح د ة قائم يصلي يعني حتى تبقى نيته خ ا ل ص ة من لم يصلي العشاء لو جئتم أ ن ت م خ م س ة أ و س ت ة إ ل ى مسجد وهم يصلون التراويح هل تصلون العشاء لوحدكم أ م تدخلون معهم ادخلوا معهم ب ن ي ة ص ل ا ة العشاء حتى لا يزعج بعضكم بعضا ولا يكون هناك جماعتان في مسجد واحد من أ خ ط ا ء بعض المصلين في ص ل ا ة التراويح طبعا نعلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف كتب له ايام ليله بعض المصلين يصلي مع الامام تسليمتين ثم يخرج و يصلي مع الثانيه تسليمتين ثم يخرج ويلحق خ ل ا ن ا ويصلي معه الوتر نقول ا ل أ ص ل أ ن تصلي مع إ م ا م واحد فقط حتى توتر معه آ خ ر ثلاث ركعات من صلاه التراويح ماذا ي ق ر أ فيها آ خ ر ر ك ع ة ماذا ي ق ر أ اللي هي الوتر ق ل الله أ ح د و ل ي قبلها واللي قبلها ي ق ر أ سبح وما قبلها من التراويح يقرا ما شاء القنوت في ص ل ا ة التراويح له موضعان متى اما ان يقنوت طبعا القنوت دائما في آ خ ر ر ك ع ة صح إ م ا ا ل ر ك ع ة رقم احدى عشر و ا ل ر ك ع ة رقم ثلاث وعشرون لمن يصلي ثلاث وعشرين ركعه في آ خ ر ر ك ع ة القنوت طيب هو مخير بين موضعين في القنوت إ م ا أ ن يقنط قبل الركوع يعني يلد يلد يلد يقول يرفع إليه دين فيه وقفنا من إذا قلوا الله الله الصمد يلج ولم يلج ولم يلج ولم اللهم قرأ أحد أحد أديك لم ولم ولم ولم له هو ثم يرجع ويرفع ويسجد يقنص قبل الركوع أ و أ ن يقنص بعد الركوع بعدما يقول سمع الله لمن ح م د ه ربنا واجعل اللهم اهدين فيمن ه ذ ي ه يخير بين هذين الموضعين القنص و الوتر س ن ة لكن الاستمرار عليه دائما ليس من ا ل س ن ة ا ل س ن ة هل لا يستمر عليه دائما يقنص خمس سبع ليالي عشر ليالي ليله ما يقنص ثلاث اربع ليالي يقنص ثم يترك القنص و ل ي ل ا يعني هذا هو ا ل س ن ة حكم مسح اليدين على الوجه بعد ن ه ا ي ة الدعاء في القنوات هل هو سنة جاء عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اليدين لكن كلها ض ع ي ف ة كلها ض ع ي ف ة ا ل م د ا و م ة على هذا من البدع ا ل م د ا و م ة ا لكن م م د ا و ة ل لو مسح احيانا فلا ب أ س لان مجموع الاحاديث على بعضها قد ترتقيل الى ان هذا الفعل له اصل وهذا كلام الشيخ ن ا ا ل ع ل ا م ة أ ي ض ا الشيخ عبد الله بن جبريم يقول إ ن ه لو مسح أ ح ي ا ن ا ليس فيه ب أ س ويستدل بحديث آ خ ر قوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد إ ل ي ه يدعوه ي ي ه د ان يردهما صفرا ح ا ئ ب ت ي ن فيقول ي د ي ن ل م ت ر د لن ت ر د وهي صفر سيكون فيهما كيف لا ب أ س أ ن يمسح بهما من أ ح ك ا م الاعتكاف الاعتكاف س ن ة و ت ت أ ك د في رمضان يقول ا ل س ه ر ي عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف و النبي صلى الله عليه و سلم ما تركه منذ أ ن هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة حتى طلق الدنيا كم جلس في ا ل م د ي ن ة صلى الله عليه و سلم عشر سنوات ما ترك الاعتكاف ولا س ن ة حتى لما تركه في احدى السنوات لسبب قضاه في ا ل س ن ة التي بعدها دائما يعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر لما تركه س ن ة اعتكف في ا ل س ن ة التي بعدها عشرين يوما قضاء لذاك الاعتكاف طبعا المعتكر الاعتكاف هو لزوم المسجد كما نعلم ل ط ا ع ة الله تعالى فيه المعتكف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخل إ ل ى الاعتكاف لا يجوز له أ ن يخرج أ ب د ا إ ل ا في حاله إ م ا أ ن يخرج خروجا ضروريا اتصلت عليه زوجته قالت ولدك قدمت ا ل س ي ا ر ة أ و بيتك احترق أ و مثلا حصل لنا كذا تعال خرج ضروريا هل يبطل اعتكافه لا يذهب ينهي ا ل ح ا ج ة ثم يعود يواصل الاعتكاف ويعتبر اعتكادا عشر ا ل أ و ا خ ر أ و أ ن يخرج ل ح ا ج ة غير ض ر و ر ي ة اتصل عليه فلان قال اليوم عندي فطور والشباب ي ج ت م ع و ن و تعال ا ص ط ر معنا أ و عندي سحور و تعال ا ص ه ر معنا فخرج و جلس عندهم س ا ع ة ونصف سحر ثم رجع إ ل ى اعتكافه هل يجوز لا يعتبر قد قطع اعتكافه يعتبر ما اعتكف عشره ايام اعتكف خمسه ثم قطعها ثم ب د أ في خ م س ه ث ا ن ي ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يخرج إ ل ى شيء غير ضروري ولا ينقطع اعتكافه مثل ماذا ان يشترط مثل مثلا انت ستكون معتكفا لكنك تعلم انك في اليوم الفلاني مثلا عندك وليمه في بيتك ليس ضروره ا ك ن جرت عادتك في اليوم الفلاني ان تعزم اهلك واخوانك و ن ع م ذ ا فنويت الاعتكاف واشترطت الا يوم خمسه وعشرين س خ ر ج ل م د ة س ا ع ت ي ن وارجع فخرجت ثم رجعت هل ي ب ط ل اعتكافك لا ما ي ب ط ل اعتكافك ا ذ ا خروج ثلاث انواع إ م ا ان يكون لي ض ر و ر ة ش د ي د ة ف ل او يبطل أ أ ن يكون لغير ح ا ج ة غير, غير مشترفه او أ ن يكون ل ح ا ج ة غير ض ر و ر ي ة لكنه قد اشترطها فلا يبطل بذلك طبعا لا ينبغي ايها ا ل إ خ و ة للمعتكب أ ن ينشغل بغير ط ا ع ة لا يرد على جوال ولا ي ب د أ يتحدث ويتولث مع اصحابه لا ينبغي أ ي ض ا أ ن ينشغل ب ق ر ا ء ة كتب اقرا ق ر آ ن و س ب ع وهلل وصلي الى نهايه رمضان ق ر ا ء ة الكتب في بيتكم بعد ما ينتهي رمضان السواليف اجعلها بعد ما ينتهي رمضان أ م ا في الاعتكاف بعض الشباب ا ل آ ن يعتكف عشرون في مسجد واحد ويصبح المسجد والاعتكاف موائد ا ل و ل ا ء وكل واحد كل يوم ي أ ت ي ب أ ن و ا ع من الطعام وسواليف ورسائل جوال بينهم ما صار اعتكاف هذا يدخل ويخرج من ا ع ت ك ا ف وهو ما رق قلبه ولا زاد إ ي م ا ن ه من أ ر ا د أ ن يعتكف ف س ن ه م ن يعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر يعني متى يدخل, المعتكف؟ متى يدخل المسجد ع ت متى ك ف م يدخل ل ا بعد غياب الشمس في يوم عشرين لان اذا غابت الشمس ف يوم ي عشرين معناه انها دخلت ل ي ل ة واحد وعشرين ي ب د أ الاعتكاف متى يخرج اذا اعلنوا العيد اما ان يكون في يوم ت س ع ة وعشرين اذن المغرب و ج ا ل ف معتكف بعد العشاء قال ت ر ى اعلن غدا عيد اذا صار سهر س ع ش ر ي ن ي و م نقول اخرج من اعتكافك او ان يتم رمضان ثلاثين يوما ثم يخرج من معتكفه ا ا ل م ر أ ة ي ج و ز ه ا ا ل ا ع ت ك ا ف لكنها ينبغي ان لا تعتكف الا في مكان ت أ م ل فيه على نفسها ما تعتكف في مكان قد لا ت أ م ل على نفسها فيه و ا ل م ر أ ة يبطل اعتكافها اذا حاضت او نفست يبطل الاعتكاف للرجل ايضا بمقاربته ل م ر أ ت ه او بوقعه لها طيب لو واحد عمل ن ف ت ه ج فيه و ا ش ت ر ق الوطن اشترط انه يخرج في ل ي ل ة مثلا قمت وعشرين ويقع زوجته ثم يرجع اشترط وليس ض ر و ر ة لكن اشترط ها شرط جيد هل يبطل اعتكافه ولا لا يبطل اعتكافه لانها من مبتلات الاعتكاف, الاعتكاف؟ اشترت او لم تشترط يبطل اعتكافك بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن وانتم ايش ع ا ج ف و ن في المساجد طبعا يشترط في ا ل ا ع ت ك ا ة ان يكون في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس وكذلك يستحب اذا كان سيمر عليه ج م ع ة اثناء ا ع ت ك ا ة ه ان يكون المسجد ايش يصلى فيه ا ل ج م ع ة جامعا حتى لا يضطر الى ان يخرج طيب لو ان ا م ر ا ة قالت انا عندي م ص ل ة في البيت دائما اصلي فيه الصلوات و ب ع ت ك فيها ا ل م ص ل ة يصح ها لا ما يصح لها ذلك الاعتكاف لا بد أ ن يكون في المساجد ولا يصح أ ن يكون في غير المساجد من نذر أ ن يعتكف ومات قبل أ ن يوفي بنذره واحد قال لله علي أ ن يعتكف في رمضان هذا عشره أ ي ا م و م ا في واحد رمضان فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يلزم أ و ل ي ا ء ه أ ن ي ع ت ك ف عنه أ و أ ن ي و ك ل من يعتكف عنه طيب لو أ م ر الوالدان ولدهما بعدم الاعتكاف أ ر د ت أ ن تعتكف قال لك أ ب و ك يا ولدي لا تعتكف أ ن ا طالبك انك م ا تعتكف و أ م ر ك بعدم الاعتكاف يجوز لك الاعتكاف ينتبه الشباب المتحمسون إ ذ ا قال لك أ ب و ك و أ م ك ما آ ذ ن و ا لك بالاعتكاف فلا يجوز لك ف ر ع ا ل أ ن ط ا ع ة الوالد و ا ج ب ة وهذا الاعتكاف لا يعدو ان يكون سنا آ خ ر عشر خ و ا ئ د وقد طلنا عليكم تتعلق طلنا القطر عليكم بأحكام زكاة الخطر طبعا ز ك ا ة الفطر تجب على كل مسلم صام أ و لم يصم كبيرا أ و صغيرا عاقلا أ و مجنونا تجب صاعا الصاع كم كيلو كيلوين واربعين جرام من غالب قوت أ ه ل البلد من سمر أ و شعير أ و ذ ر ة أ و نحو ذلك طيب الفقير إ ن س ا ن فقير مسكين هل يجب عليه يخرج ز ك ا ة الفطر نعم إ ذ ا كان عنده قوت يومه عنده ل أ ك ل ه فطور وغدا وعشا في يوم العيد يجب عليه أ ن يخرج ما زاد عن عن حاجته أ ن يجعله أ ن يجعله ف ط ر ة يعني يجعله ز ك ا ة فطر ز ك ا ة الفطر كم مصرف لها ث م ا ن ي ة مصارف للفقراء والمساكين العاملين عليها ه ل ف قلوبهم هذه ز ك ا ة الفطر تدفع ل ه ا و ل ا جميعا لا تدفع الا لفريق واحد فقط من هما من هو الفقراء فقط هذه ز ك ا ة الفطر أ م ا ز ك ا ة ا ل ع ا م ز ك ا ة المال تدفع في سبيل الله تدفع لابن السبيل أ م ا ز ك ا ة الفطر فلا تدفع أ ب د ا إ ل ا للفقراء الدين لو إ ن س ا ن عليه دين عليه دين مائه الف ريال و ز ك ا ة ا ل ف ط ر عنه عن أ و ل ا د ه ما تكلفه عشره ما تكلفه م ئ ه ريال يجب عليه ا ل ز ك ا ة نعم ما دام عنده مال ي أ ك ل أ و ل ا د ه ويشربهم يجب عليه يعني الزكاة زكاة الفطر أ م ر ه ا مؤكد ت أ ك ي د ا شديدا يعني بخلاف بعض العبادات ا ل أ خ ر ى طيب لو أ ن انسانا عبد اهله فعنده زوجته وعنده أ م ه و أ ب و ه مثلا هو الذي ينفق عليهما وعنده خ م س ة أ و ل ا د كم يجب عليه أ ن يخرج عن هؤلاء زوجه و أ م و أ ب و خ م س ة أ و ل ا د كم يجب عليه عن البيت كله ث م ا ن ي ة ولا ت س ع ة ت س ع ة ل أ ن ه جاءت لنفسه معهم لا بد أ ن ي خ ر ج ت س ع ة طيب لو عندهم في البيت خ ا د م ة يلزمهم يلزمهم إ ل ز ا م ا ها لا العبد المملوك هو الذي يلزمك أ م ا هذه ف أ ج ي ر ة لا يلزمك لكن لو فعلت ذلك و قلت لها ذلك فلا ب أ س به كذلك يعني لو لو انك أ خ ر ج ت عنها و أ خ ب ر ت ه ا ما في بس تعتبر م و ت ب ة لها كذلك في السائق أ ت له نفس الحكم يجوز أ ن تخرج عنه لكن ينبغي أ ن تخبره طيب ا ل ج ن ي ن الذي في البطن لو أ ن ا م ر أ ة مثلا ولدها في بطنها مثلا عمره شهران هل يسن ل أ ب ي ه ان يخرج عنه متى ن ب د أ يا ج م ا ع ة نحسب ا ل ج ن ي ن من ضمن الفطره ة يعني من كم شهر أ ر ب ع ة أ ش ه ر فصاعدا أربعة أشهر يعتبر فصاعدا يعني الجليل يثنو ك متى ا عثمان الله جعل عنه رضي يخرج يثنو ي ب د أ إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر أ ف ض ل وقت ل ز ك ا ة الفطر إ خ ر ا ج ه ا متى انك تاخذها وتعطيها الفقير ما بين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العيد هالساعة هذه ا ل س ا ع ة هذه افضل أ و ق ا ت طيب ويجوز أ ن يخرجها قبل العيد بيوم أ و يومين, أو يومين. يعني مثلا في تاريخ سنتين رمضان اكيد غدا عيد فسيخرجها في تاريخ ت س ع ة وعشرين رمضان ان لم يكن العيد غدا صار بعد غد يجوز ان يخرجها اما لو اخرجها في خ م س ة وعشرين رمضان ونحوه فلا يجوز له ذلك فسيعتبر صدقه ع ا م ة كذلك الذي يؤخرها لليل عذر انسان تساهل وراحت عليه نومه ولا استيقظ ل ع ص ر يوم العيد واشترى رز و تصدق به قال هذه ف ط ر ة يجوز لا ص ل ا ة العيد انتهى وقتها إ ل ا إ ذ ا كان عندك عذر مثل إ ن إنسان س ا ن وكل إ ن س ا ن ا وكل واحد من أ و ل ا د ه جاء إ ل ى ولده وقال ش و ب ي افلام قال نعم في تاريخ ثلاثين رمضان قال هذه مائه ريال اذهب واشتري عشر مثلا من ا ل أ ك ي ا س عنك وعن إ خ و ا ن ك واذهب الى المسجد واعطيها الشيخ حتى يوزعها الفقراء خلاص قال نعم هذا مائه ريال وولد عاقل يعني لكنه مثلا نسي وجد م ع ه مئه طرفها نسي ثم لما جاء الظهر يوم العيد ي ت غ د ا ن قال يا أ ب ي ت ر ى أ ه انا لسيت اني أ خ ر ج الزكاه والله ليس انا مني ف م ن الذي يلزم الارض خرج وقتها خلاص لا في هذا الحال يعتبر معذورا ويجوز, ويجوز له أ ن يخرجها لكن لو أ ع ط ا ه ا ولدا أ ص ل ا هذا الولد ل ع ا ف يعني لا يعتمد عليه وخذها الولد وذهب واشترى وعش عليها بعض زملائه يجرب مطعم شريم مطعمه فهل نفتة ليلة كل يجزء الاب ذلك لا اذا كان الولد ث ق ة واعطاه يجزا اما اذا كان يعلم ان ولد هذا ليس ث ق ة ان تعطيه ريالا فضلا عن مائه فلا تعتبر م ج ز ا ة له بمثل ذلك ا ل م س أ ل ة ا ل ا خ ي ر ة هل يجوز اخراج ز ك ا ة الفطر مالا يعني انت تنظر مثلا كم تكلف قال والله يكلف ا ل ز ك ا ة عن الشخص ا ل و ا ح د ع ش ر ة ريالات قلت هذه ع ش ر ة ريالات للفقير هل يجوز؟ الاصل أ ن ه ا تخرج طعام ا ل ز ك ا ة يا ج م ا ع ة تنقسم الى ت ف ل ي ن ز ك ا ة تخرج مال مثل إ ي ش ز ك ا ة المال ز ك ا ة الحريه ز ك ا ة عروض ا ل ت ج ا ر ة و ز ك ا ة تخرج طعام مثل ز ك ا ة الفطر لو ا ل آ ن يا ج م ا ع ة خذها المثال المهم لو أ ن ت عليك ز ك ا ة مال تملك مائه الف ريال كم زكاتها أ ل ف ي ن و خ م س ي ن ريال بدل ما تعطيها الفين و خ م س م ي ه للفقراء ذهبت واشتريت لها عشرين س ي س ر ز وقلت انا ادرى ماذا يحتاجون ي ه الفقراء و ب د أ ت توزع عليهم يجوز لا ما يجوز انت أ ع ط ي المال للفقير الفقير انشاء ان يشتري به ارزا انشاء ان يشتري به طحينه انشاء ان ي س د به فواتير انشاء ان يشتري به ت و ب ا ان ا ع ط ي ه المال هو ا ليتصرف ل ما يجوز ان تحدد له انفاذه ش ر ي ر ة انما الزكاه تخرج مال عن ا ل أ م و ا ل وعن عروض ا ل ت ج ا ر ة و ز ك ا ة العريس اما غيرها مثل ز ك ا ة الفطر ز ك ا ة الفطر ف إ ن ه يلزم أ ن تخرج طعام إ ل ا إ ذ ا كان ولي ا ل أ م ر في ذلك البلد يلزم الناس إ ل ز ا م ا ب إ خ ر ا ج ه ا مالا ولا يستطيعون غير ذلك ف أ ع ط و ه إياه ف إ ن ه ا ت ب ر أ ا ل ج ن ة بذلك بناء على اضطرارهم كما ب ذ ل ك س م ا ح الشيخ ن ع ث ي م ن رحمه الله تعالى هذه يريدها الاخوات ق ر ا ب ة ا ل م ئ ة واربع وثمانين فائده سقناها لكم في هذا الدرس تتعلق ب أ ح ك ا م الصيام و أ ح ك ا م ص ل ا ة التراويح و أ ح ك ا م الاعتكاف و أ ح ك ا م ذ ك ا ه الفطر و أ س ا ل الله تعالى أ ن ينفعنا واياكم جميعا بما سمعنا وان يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعلمونه للناس ويعملون به ويطبقونه كما أ س ا ل الله تعالى أ ن يبلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم اجعلنا فيه ممن تعتق رقابهم من النيران وممن يعبدونك يا رحمن اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم ووفقنا فيه ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والصيام والقيام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا و ل أ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا اللهم من كان منهم حيا ف م س ع ه ب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة على ط ا ع ة ك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره اللهم ضاعف له حسناته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم اجمعنا به ب ج ن ة ك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انا نسالك ان لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مبتلا الا كتفت عنه ب ل ا ء ولا تدع من بيننا مديونا الا كدفت عنه دينه و ي س ف ر ه ق ض ا ء ي حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ن بين كل واحد منا وبينك حاجات ي س أ ل ك إ ي ا ه ا دائما ف ن س أ ل ك ربنا أ ن تقضي لنا حاجاتنا ما دامت في طاعتك اللهم وكما جمعتنا في هذه الدار فجمعنا في دار القرار مع المتقين ا ل أ ط ه ا ر والشهداء الابرار و ا ل أ ن ب ي ا ء الصالحين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م هذا والله تعالى جل و أ ك ر م و أ ع ل م و صلى الله و سلم و بارك على رسول الله